وما توفيق إلا بالله صدق الله العظيم شبكة الإذاعة الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام السادسة مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل الخير من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الأربعاء التاسع السامن عشر من شعبان لعام الف واربعمائة واربعين من الهجرة رابع بعد العشرين من أبريل عام 2019 من الميلاد مستمعين الكرام براميجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد ألف أم 101.1 و95.9 من عشر معكم في هذا الصباح الطيب المبارك فريق عمل مكون من طارق عبدالعزيز شريف فاروق وأحمد وهبة دائما نستهله بما هو خير آيات بينات من سورتي الجمعة والمنافقون من تلوات الشيخ عبد الله شلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن لَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ fadli allah wa alkur allah wa abatahu min fadli allah alkur وإذا رأوا تجارة أو Cool. علي العظيم اللهم ارزقنا اجابه الدعاء وصلاح الابناء وحسن الاداء وبركة العطاء اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الامور اللهم اشفي مرضانا واهد ضالنا وفرج همنا ولبي يا رب حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين أسعد الله صباحكم بكل خير وكل بركة عشنا في رحاب سورتي الجمعة والمنافقون وكانت تلاوه من تلاوات الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله يا رب. فينا فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي صباحنا النهيجي بيصدح على موجه حلوه فضية اجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبيه بعزل بإيدي الحين وبغن غن وصوحلية صباح الخير يا ست الكل صباحك مر بعض الكل صباحك نسمتو بلسم صباحك عطر ورد كل بشوفك في السماء الصافية وحسب شمسك الدافية صباح الخير يا ست صبح کو ماتر میست و عمبر میس من شیری و نفرت کرد یک بالحب دائما نلتقي أهلا بكم أصدقائي المستمعين صباحكم فل صباحكم سعادة على موجاتنا الشائية موجة اسكندريه بصب عليكم بقول لكم صباحكم حركة ونشاط ده شعي هنشوف الدنيا ونضحك في انسى الدنيا مع حدوته صغيرة انا امي جت من الصبح وانا نايم على السرير بتقول لي ما الشغل شغل وقم يلا وبلاش تأخير قلت لها حاضر قايم بس مسقطة فوق ازاي قالت لي تشرب ايه قلت لها انا اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي <تصفيق> اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي والله شربنا شاي ولا <تصفيق> لسه <فضرنا تصفيق> يا عم شريف الحقته بيس وطلعت ركده في عز الحفر دماغي طلب التهيس زي النهاردة 7 إلى 10 أو الساعة 7 موجة زي الأنباء تهمك 7 وربع 7 ونص جولة صحفيه في صحافة الصباح خلال برنامج وقالت الصحافة نتوقف مع الموسوع الرياضية 8 إلى 3 8 إلى إرشاد على طريق السلامة 7 إلى 10 لحظة جميلة من عمر فات 8 إلى 5 8 صحبة على هوا من قد ايه انا بستنى عيني قلب وشفك عشان اقولك واقدرك عشان اقولك واقدرك يا حبيب يا حلو يا يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا المستمعين هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل ثلاثة من العمالقة عمالقة في الفن وفي الموسيقى وفي الكلمات كلمات الزمن الجميل جهين الخال مكاوي <تصفيق> يا المستمعين هنعيش النهاردة مع ذكرى الخال عبد الرحمن الأبنودي وابو لسان طيب سيد مكاوي وصلاح جهين بلا ساعاته الجميلة النهاردة هنعيش مع زمن الفن الجميل والكلمة الحلوة اللي ما زالت باقية إلى الآن وإن كنت مفلث خالس كالس وم حلتكش جنيه قول ع الجازمة البت هل ينت لبسها منها ظنية نسل الدنيا في عز الفقرين إن انت سعت البيت متخلش حد يقولك شايل تاجي مستيك ليه وإن كنت مفلث خالس كالس وم حلتك شجنيه قول ع الجازمة البتل تعالعج انا لسه ما مقوض شريف وهو مش هتفكة بس إن متخلش حد يقولكش شايل تاجي مستيك ليه شو مستمعينا الكرام نتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذا الصباح بصحبه طارق وشريف واحمد على زوق على زوقك بشوقك عيش بشوقك عيش بشوقك الإسكندرية <تصفيق> عزيزي المستمع بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك صباح يا جميل يا جميل صفح. أعداد دعاء عتيقه تقديم جيهان شكري عزيزي المستمع يسعد صباحا حبيبي صباح الخير صباحك وردو فل والعوز يا عمر صباح النور يلا صح غنك خلينا نبدأ حلقتنا ونقول إذا رأيت بغيرك جمالا فعلا أن بداخلك جميل صباح الخير والجمال في كل مكان الاحتواء مش اني اصبر معاك وانت متضايق الاحتواء ان اخد ايدك علشان تخرج من الضيق مش اني اتسم ليك وامشي وارجعلك بعدين ان خليك انت اقتي مش اني اقولك هسيبك تهدى انك تهدى علشان انا كنت موجود الاحتواء مش الوقوف في مكانك علشان تقول لهم بعدين شفت ازاي انا كنت صابر هو الخطوة الزيادة اللي بتمشيها من مكانك لمكانهم هو انهم بيجوا يبكوا فيرجعوا بيتحقوا ان لما الدنيا تضيق عليهم نخليها توسع بوجودنا <تصفيق> <متحد> لو يوم عدك أو ماتك على هي تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك احلم بيجيب وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك واللي عايزين نقول لك فيها الاحتواء فعل ما بيحصلش بالشكل اللي مفهوش أي حسابات غير مع الناس اللي وجودهم في حياتنا بالكامل مفهوش كمان أي حسابات الناس اللي ما بتفكرش في النتيجة معاهم عشان نبدأ لهم أي فعل الناس اللي مقدرين وجودنا بمحبة وإحنا عارفين تماما وجودهم بصدق ويسعد صباحكم جميعا صباحك من يومي عين لي ايزو هل في صباحك الاسكندريه تقدم حركه ونشاط معكم فيها نجوى رياض صباح الرياضة صباح الصحة والسعادة آلام أسفل الظهر كثيرة ومتعددة لكن من أكثر أسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام أسفل الظهر هي تشنج العضلات وتوتر الأربطة إضافة إلى الأنشطة اليومية كالجلوس والوقوف كثيرا والانحناء الفترات طويلة وحمل بعض الأشياء الثقيلة التي تضغط على الأعصاب مسببة في بعض الأحيان انزلاق غضروفي وأيضا الحركات المفاجئة وغير الصحيحة مسبب قوي لحدوث تشنجات العضلات وبالتالي الشعور بآلام أسفل الزهر إذا كنت يا صديقي ممن يعانون من آلام أسفل الزهر تعال معي نستمع لهذا التمرين الذي يقدم لنا كابتن أحمد سليمان مدرب اللياقة البدنية نتكلم عن التمرين الثاني وهو الإطالة لعضلة القطنية وطبعا للأسف يعني في ناس كتير قوي ما بتهتمش بعضلة القطنية دي أو بالتمارين الصحيح عليها وده شيء طبعا خاطئ جدا لأن المنطقة القطانية دي برضو بتشيل معانا في الحياة اليومية كتير جدا المنطقة المستهدفه طبعا بالتمرين ده هي عضلات القطانية طريقة عمله حياتك بتستلقي على الأرض او يفضل على كرسي على كرسي بحيث ان تكون المنطقة الوسطى بتاعت جسمك تكون هي المسنودة وبقيت جسمك كله في الهواء مرفوع عن الأرض تمام تبدأ تطلع لفوق بجسمك من قدام مع سبات الجزء الخلفي اطلع بجسمي لفوق اطلع بجسمي لفوق بحس ان انا بضغط على عضلة القطنية بضغط على عضلة القطنية الورا طبعا تعليمات السلامة للموضوع ده الظهر بتاعك لازم يكون مستقيم تماما الرقبة مفروضة مفروضة وفي حالة مستقيمة وفي حالة مريحة بالنسبة لك وطبعا حركة التمرين تكون بصورة بطيئة ودي حاجة احنا ما من أغربية الناس ما بتبقاش واخد بالها منها ان احنا لما بنعمل التمرين بصورة بطيئة بيبقى أحسن بالنسبه للعضله و أكتر تمرين بالنسبه العضلة حركة التمرين لما تكون بطيئة زي ما قلنا أحسن ولو حسيت بأي ألم زي ما قلنا في المرة اللي فاتت لازم توقف التمرين وتريح ولو بعد كده ريحت ترجع تتمارس التمرين تاني لقيت ان الألم لسه مستمر يبقى نوقف التمرين النهارده حركة ونصار دقائق في انسى الدنيا انسى الدنيا وريح بالك انسى الدنيا في اللي جرى لك ووعى انسى الدنيا دونيا انسى الدونيا انسى الدونيا مع تحيات دعاء حسنين مالك يا معلم شاكل عملت زوم ليه خير يا معلم حجنن يا عالم ياهو حواج لا اقول فك عن نفسك فك يا معلم هفك ما اتفك <تصفيق> فكت ايه الله اي حاجة لا والله ما يكملش يا معلم اه أي ما اتفكتش فك عن نفسك يعني اقول لي زعلان ليه اه زعلان من جماعه الفراشين بتوع المدارس دول يا اخي عندهم موسم ومش عارف استغله ابدا موسم ايه موسم التلاميذ اه موسم الشهادات وهو التلامزة وعارفين بيوتهم والشهادات أجيبهم منين؟ أمال إيه اللي فيه دك ده؟ شهادات برضو الله ودهم لك إزاي في المدرسة؟ وهي الشهادات لازم تيجي من المدرسة؟ طب ده مستقبل التلميذ متوقف على الشهادة دي ربنا يسهل لك, لك يا معلم ويسهل لك يا أخويا وبالمناسبة دي اسم الكريم إيه؟ سامي ولي عمرك سامي برضو يبقى سامي بن سامي وجدك أي ولي عمرك أبوك سامي الله انت علقت ولا إيه؟ <تصفيق> ما تنطع الاسم بالكامل سامي سامي سامي الغندقلي غندقلك؟ غندقلك ده يا اخوي انا مالي يعني تلاتة سامي وواحد غندقلي؟ <تصفيق> مظبوطة معلم وفي سنة ايه انت بقى؟ سنة ايه معلم ايه؟ ده, ده, ده انا موظف معلم وخدت شهاده من زمان من زمان؟ من زمان ده ايه؟ خدت الشهاده من انا؟ لا <تصفيق> تبقى ما تنفعش الشهادة دي توظفت بيها ازاي دي والله يا معلم ده من زمان من عشر سنين عملولي وسطه واشتغلت شفت لولا الواسطه كان زمانك لا شغله ولا مشغله انما شهادت انا لا ولا دياوله عارفك الشهاده تلقى رجلك والوظيفه على طول بس انا دلوقتي موظف بقالي عشر سنين وبقيت موظف درجه تامه ومحترم <تصفيق> يا سلام ودي امتك برضه تمنه. انا حدي لك شهاده اكتر أخليك 9 عشرة، 12 <تصفيق> خدي الشهادات اللي انت عايزها وحياتك هكرمك هكرمك في تمن وام عايز ايه انا مش عايز شهادات يا معلم اوه مش عايز شهادات لا لكن انا ماقدرش اسيبك عالي على المجتمع كده ادي <تصفيق> شهاده ايه بكتب عليها انت اسمك بالعربي ونوع الشهاده برضه بالعربي عشان انا ما بعرفش اكتب الانجليزي هات <تصفيق> ال 50 والله يا معلم الصراحه ما معييش غير 10 ساغ دي 10 اه اقول لك 50 ساغ تقول لي <تصفيق> 10 ما معييش والله يا معلم ايه ده 10 ساغ طب خليها 12 قرش <تصفيق> خليها عشان ما فيها بس ما معيش غيرها والله يا معلم ولما فلوس يا أخي ومش قد التعليم <تصفيق> لا تهضوا في بيوتك أحسن مالوش لازم الجرام يا معلم بس تسكن شهادة طويلة عريضة بعشرة ساغ خلوا عندكم نظر بقى أخسر أنا في رأس المال وضيع المحل هو في المحل يا معلم ده مالك إنت انت جاء تشتري شهادة ولا محل ده بايخ أوي قال ساغ قال تعجننوني والله عال على الأوي على الأوي خالص على الأوي خالص أوي عال ده حاجة تجنن لكن هسيبك كده جاهل ابدا هتدي له بيه العشرة صاغ دي هتدي له بيه اسمع انا عديك الشهادة بالعشرة صاغ وعشان النص فرانك ده عامل لك ملحق في علمين هايل يا بش مهندس هايل اتحك اتحك ايه وعد فاكك ايه وعد فاكك انسى الدنيا انت مش كنت معانا هنا ولا ربت بين انت وانا انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين حلوة دوني زي السكر اضحك كر كر كر كر كر اضحك اضحك اضحك كر كر هنا الاسكندرية حدوتة نسمع حدوتة حدوتة عيديني حدوتة طيب الحلوين أصدقاء الحدوتة كان يا مكان في قرية من قرى زمان صياد عايش على قده كل يوم يرمي الشباك يوم تطلع الشبكة مليانة وأيام كثيرة تطلع الشبكة فضية لكن هو كان حامد ربه ومؤمن بقدره وفي يوم رمى الشبكة مطلعش فيها غير سمكة واحدة قال لنفسه سمكة واحدة هعمل بها ايه؟ هرجحها البحر التاني احسن حرام خليها تكمل حياتها لا بلاش الله يخليك بسم الله الرحمن الرحيم ما في حد تاني مين اللي بتكلم انا السمكة اللي بين ايديك ايه ده ايه ده هو السمك بيتكلم لا طبعا امهال في ايه انا انا باين علي الشمس قصرت على دماغي يا عم يا صياد صحيح السمك مش بيتكلم وانا بين ايديك سمكة لكن انا اصلي مش سمكة امهال اصلك ايه انا اميرة <تصفيق> <تصفيق> ايه ليه يا <تصفيق> والله العظيم انا اميرة بنت ملك البلاد اللي جنبكم يا شيخة وايه كمان انت بتسخر مني أبدا ابدا بس الحكاية غريبة قوليلي بقى يا اميرة ايه اللي خلاكي سمكة دي حكاية طويلة قوي لكن باختصار الساحرة الشريرة هي اللي عملت فيا كده لا حول ولا قوة الا بالله وحتفضلك كده طول عمرك لا طبعا بس بس إيه؟ علشان أرجع زي ما كنت لازم تطلب مني طلب وأحأهولك. وهو إيش معنى أنا؟ لأنك إنسان قنوع وطيب القلب. بس الحقيقة أنا انا مش عايز حاجة. مش قلت لك إنك إنسان قنوع لكن حاول فكر في حاجة تكون عايزها أرجوك. طيب طيب حاضر حاضر ممكن يعني يعني إذا كان ممكن يعني. ها قول قول يلا. بصراحة مكسوف أرجوك أنت هتنقذ حياتي وهتسعد أبويا وأمي الحزانة على حالي طيب طيب أنا عايز مركب صغير كده أقدر أدخل بي البحر وأرمي شباكي لك ما تريد وفعلا يا أصدقائي فأقل من دقيقة يلاقي الصياد قدامه مركب جميل يجري يركبه ومعاه السمكة ويفرد القلوع ويبحر في البحر لكن الله. أنا زي مانا سمكة زي مانا آه صحيح غريبة <تصفيق> ليه كده لي لما هعمل خير على طول هرجع زي ما كنت <تصفيق> طب طب اهدي بس وبطلع عياد عشان نعرف نفكر نفكر في ايه نفكر في ايه بس ما خلاص لا ما خلاص انتي عملتي خير معايا انا بس يمكن لما الخير يبقى الناس كتير ترجعي اميرة ازاي شوفي احنا هنرمي الشباك في البحر ونلمها بعد شوية وقد ما يطلع فيها من رزق هنوزعه الوجه الله تعالى على الفقراء والمحتاجين تفتكر كده هرجع أميرة؟ إن شاء الله أنت بس قول يا رب يا رب ويرمي أصدقاء الصياد الشباك في البحر ويلمها مليانة من خيرات الله ويرجع على الشط ينادي على كل المحتاجين والفقراء ويوزع عليهم السمك وكل واحد ياخد اللي يكفيه وزيادة كمان ولما خلص السمك من المركب الحمد لله الحمد لله رجعت زي ما كنت ما شاء الله سبحان الله اطلب يا صياد يا كريم واتمنى اي شيء انت انقصت حياتي العفو امير كفاية علي المركب ده انت من اليوم شيخ الصيادين وهيكون لك دكان خاص بيك لوحدة الله يخليك يا اميرة للبلاد شكرا شكرا حقيقي اعمل خير تلاقي خير نلتقي أصدقائي لكم أرق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين أخرجت حلقة اليوم آمال صاد <تصفيق> Ha <laughs> رهجتي رسمك رهجتي رسمك فأنت هنا في كتابي أنا فأنت هنا في كتابي أنا نشيد جميل يفيد سنة تدومين يا مصر مسكن وعنبر فأنت على البال قطعة سكر على المال كتاكس الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة إيه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل إيه؟ زي النهاردة احداث تاريخية يومية. ما كون فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجلة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 24 أبريل. زي النهاردة من عام 627 غزو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ليهود بني قريزى. وذلك بعد غزوة الأحزاب مباشرة ونقدهم العهد معه أثناء حصار المشركين للمدينة في غزوة الأحزاب دام حصار النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريزة 25 يوما إلى أن نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه زي النهاردة من عام 1830 الدولة العثمانية تعترف في اليونان كدولة مستقلة وليست تابعه للدولة العثمانية بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الدول الأوروبية الكبرى على اسطنبول لتأسيس ملكية مستقلة في اليونان تكون عاصمتها أثينا هذا من عام 1859 بدأ أعمال الحفر في قناة السويس التي تربط بين البحرين الأبيض والأحمر استمر الحفر عشر سنوات ونصف شارك فيه 60 ألف فلاح مصري بلغت للقناة آنذاك 162.5 كيلومتر افتتحت للملاحة في نوفمبر من عام 1869. زي من عام 1877 إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بعد رفض الباب العالي التدخل في شؤون الدولة الداخلية بحجة حماية الأقليات المسيحية زي النهار من عام 1915 استخدام غاز الخردل في الحرب العالمية الأولى لأول مرة في تاريخ الحروب وذلك على جبهات القتال في بلجيكا ثم استخدمه الألمان ضد الحلفاء في يوليو من عام 1917 واستخدمته إيطاليا عند غزو الحبشة عام 36 واستخدمه العراق عام 88 ضد الأكراد زي النهاردة من عام 1984 المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسيه مع كوستاريكا والسلفادور لقيامهما بنقل سفارتيهما من طل أبيب إلى القدس المحتلة زي النهاردة من عام 1991 إثيوبيا تكمل الانسحاب من إريتريا بعد اعتراف إثيوبيا بحق الاريتريين في تقرير المصير لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة زي النهارده السابع في الاسكندريه الى موجز الانباء أيها المستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الإسكندرية لكم التحية وهذا هو موجز الأنباء حرره عبد رادي في هذا الموجز أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دعم مصر الكامر للرضا الحر للشعب السوداني وما يصب إليه من تطلعات. وشدد في كلمته خلال افتتاح اجتماع القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان التي استضافتها القاهرة امس شدد على دعم مصر للمجلس العسكري الانتقالي للسودان وثمن مجهوداته ومجهودات القوى السياسية في السودان للعمل على وحدة وسلامة اراضيه دون الانزلاق في الفوضى كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم والمساندة لتهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي في السودان وكان الرئيس قد أجرى مباحثات منفصلة مع كل من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الصومال تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وكل من البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان الشقيق أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لشين حس إبراهيم رئيس الهيئة الموافقة بنعم على التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها داخل وخارج مصر بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس أمس الأول الاثنين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية الانتخابات مساء أمس للإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. هذا ما اوضح المستشار لشين ابراهيم رئيس الهيئه أن عدد من شاركوا في الاستفتاء 27 مليون و193590 ناخبا بنسبه 44.33% وبلغ عدد الاصوات الصحيحه 26 مليون ناخب وعدد الاصوات الباطلة 831172 ناخبا وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 23 مليون و416741 ناخبا بنسبه 88.83% من عدد الاصوات الصحيحه وبلغ عدد الموافقين غير الموافقين 2 مليون و تسعمية خمسة ألف ناخبا بنسبة حداشر من وبهذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم تمانية وتلاتين لعام عشرين بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة وعددهم 23 مليون و416 صوتا بلغت من اجمالي من يحق لهم التصويت في الداخل والخارج وعددهم 61 مليون و644 و صوتا اكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه على لجنة تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 2019 والذي يعطي للجان تقنين الأراضي الحق في حالة الضرورة بالاستعانة ببعض الجهات المختصة مثل إدارة المساحة العسكرية وأقسم المساحة بكليات الهندسة بالجامعات والهيئة القومية للإستشار عن بعد وعلوم الفضاء والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقبة المهندسين موضحا أنه في حالة الضرورة تخفيض نسبة مقدم الثمن عن 25% وسداد باقي الثمن خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لسرعه الانتهاء من إجراءات معينة أراضي التقنين وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة فكاد اللواء هشام أمن محافظ البحيرة واعتزازه بمواطني المحافظة في كافة مدنها ومراكزها وقراها ونبوعها الذين كانوا على قدر المسؤولية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن واحتشدوا على قلب رجل واحد حال صندوق الاغتراع حيث قدم محافظ البحيرة تحية شكر وتقديم لكل من سهم في إنجاح عرص مصر الديمقراطي بالمحافظة وساند الجهاز التنفيذي وسهل تلك المهمة سواء خلال أيام الاستفتاء الثلاثة أو ما سبقها من إعداد وتجهيز وحجد المواطنين وتوعيتهم وخاصة من القوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية ورجال القضاء وأضاء مجلس النور ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية وجامعة الضمنهور وكليات جامعة الأزر وكافة العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب والمستشفيات الحكومية وفروع المجالس القومية المختصة والنقابات العملية والمدريات الخدمية وسائل الإعلام التي أظهرت الشكل الحضري للمحافظة وأصالت أبناء الوطن الشرفاء متمنيا من الله تعالى أن يحفظ مصر آمنة مستقرة تحت قيادة زعيمها الوطني الرئيس السيسي رئيس الجمهورية وأن تستمر هذه الروح الوطنية متأجاجة في نفوس أبناء مصر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم استعدادا لاحتفالات شم النسيم والربيع وبدء موسم صيف 2019. اجتمعت الإدارة المركزية للسياحة والمصيف مع جميع مستأجيري الشواطئ في نطاق المحافظة حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطئ للحفاظ على الأمن والاهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكي تظهر الشواطئ بالمظهر اللائق كما قامت الإدارة المركزية بالانتهاء من طرح وترسية الشواطئ التي انتهت تعقدها وأقامت بتجهيز الشواطئ المجانية والتي تدار بمعرفة المحافظة من خلال إدارة الشاطئ بالأحياء وتم التعاقد مع عدد 15 مسعفا على الشواطئ لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطئ في حين. وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصائب بتجهيز خطة للمرور والتفتيش على الشواطئ والكافيتريات والمحال العامة خلال اعياد شم النسيم للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين في الحال وأوضحت أن الشواطئ بمحافظة الإسكندرية تنقسم إلى ثمانية شواطئ مجانية هي شاطئ المنظرة بالمنتزه ثاني وشواطئ الصرايا وميامي بالمنتزه أول وشاطئ جيلين بالشرق وشاطئ الأنفوشي العام بالجمرج وشاطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمي وشاطئ المكسي بغرب بالإضافة إلى عدد 22 شاطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها وعدد 19 شاطئ متميز وعدد 3 شواطئ سياحية من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء شكرا لكم أصدقاء المستمعين من الآن وحتى السابع أوروبا نعيش مع المجموعة مصر امنا وعمر محمود هيدي مصر للهنهار أم بالصورة للحرية صمم حقا روي الشعب هي دي مصر صور بدأوا من الميدان شالوا جدور كل الطغيان صور بدأوا من الميدان شالوا جدور كل الطغيان أعلوا شبابنا وجشنا ورفعوا قرامة بلدي في كل مكان دي مصر هي دي مصر شباب الثورة الحريه هي دي مصر هي دي مصر هي دي مصر من شباب الثورة الحريه هي دي مصر هي دي مصر هي دي مصر في كل شبابها بحوا وكان الكل فداها هي دي مصر في كل شبابها ضحة وكان الكل في دقها شهداء وقرب عالمها قدم ورحم فدل الشعب هي مصر هو شباب حققت تغيير أسوا الظلم كتير هو شباب حققت تغيير أسوا الظلم كتير أمن الثورة نفسه يعيش بكرة كل الحد Hee ya di mas, hee ya di mas, hee من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في اخبار تهمك اخبار تهمك الاعداد علي رادي التقديم رامي محفوظ مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية أعلن الدكتور عبدالعزيز قنص محافظ الإسكندرية أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الإسكندرية منها القضاء على التكدس المروري مشيرا إلى أن علاج تلك المشكلة ياتي من خلال حزمة من المشروعات التي تتمثل في منظومة متكاملة للنقل الجماعي بالإسكندرية وما يتضمنها من مشروعات كمشروع محور المحمودية والذي تصل تكلفته إلى نحو خمسة مليارات ونصف المليار جنيه هو مشروع المترو المعلق والذي يقترب طوله من مائة واربعين كيلو ويخدم اغلب مناطق الإسكندرية وتستغرق مدة المشروع من ست إلى ثماني سنوات أما المرحلة الأولى والتي تشمل خط ترام النصر يمتد تنفيذها لمدة سنتين وتم توفير التمويل اللازم لها بتكلفة 17 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى مشروع مجموعة المحاور والكباري بتكلفة مليار وخمسين مليون جنيه لنقل الحركة المرورية من الطرق الداخلية لمحور المحمودية وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصو محافظ الإسكندرية أن تلك المشروعات ستخلق تحسنا كبيرا في الحركة المرورية في مختلف أنحاء الإسكندرية. <تصفيق> هذا وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصو محافظ الإسكندرية إلى مشروعات الرصف داخل الإسكندرية. والتي تصل إلى 3000 كيلومتر من الطرق وأغلبها تحتاج إلى إعادة تهيل موضحا أنه بعد انتهاء موسم النوات سيتم التوسع في أعمال الرصف على مستوى دحاء مشيرا إلى أن احتياجات رصف المحافظة تحتاج إلى نحو مليار مليون جنيه في حين أن خطة المحافظة والخطة الاستثمارية بالكامل تصل إلى 170 مليون جنيه وتعمل محافظة الإسكندرية على توفير تمويل إضافي يتراوح ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه للرصف للوصول إلى ما تريد محافظة الإسكندرية تحقيقه في مجال الرصف وأضاف محافظ أبي إلى أن العمل يجري حاليا على تحويل خدمات المحليات إلى خدمات إلكترونية حيث يتم ربط الأحياء إلكترونيا بالكامل ويتم تدريب قيادات الصف الثاني والثالث للاستعانا بهم في هذا المجال ويتجدد اللقاء مع أخبار تهمها وليها نص هي دي هي دي يا دنيا مصر مصر يا أم عظيمة مصر توحيد العزيمة يد وحدة وكلمة وحدة هي دي الوحدة الأصيلة يد وكلمة وحدة هي دي الوحدة الأصيلة هي ديك يا دنيا مصر مصر هي الله أكبر بالإيمان الأرض تعمر مصر هي الله أكبر بالإيمان الأرض يكون مصر سكن في العيون مصر وقت الشده لينا الصدر الحنون مصر وقت ضمت الصدر الحنون يا دنيا مصر الزمن دي يا دنيا مصر مهما كان قاسي الزمن يا بلادي يا بلادي انت الغنا يا بلادي وانت الاحلى يا بلادي بنسق والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حوادث حصلت لها ولو ما قدرنا يا بلادي بحبك والله يا بلادي وحبك عندي مش عادي ومهما بعدك ده عشان خطرك بسمحينا رجعنا نسكي بعمينا ونقول لها سمحينا And وقلب heart is full of عشان ايدينا فدين بعض تعلي اوي بلادي بحبك والله يا بلادي وحبك عندي مش عادي ومهما بعدك ذادي عشان خطر تسمحينا رجعنا نسكي باني وجولة في هذا البرنامج وقالت الصحافة أهلا بكم مستمعينا الكرام هذه الجولة من برنامج وقالت الصحافة في هذه الجولة الرئيس أسيسي يدعم مصر الكامل للإرادة الحرة للشعب السوداني وما يصب إليه من تطلعات وشدد الرئيس في كلمته خلال افتتاح اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان التي استضافتها القاهرة مساء أمس شدد على دعم مصر المجلس العسكري الانتقالي للسودان وثمن مجهوداته ومجهودات القوى السياسية في السودان العمل على وحدة وسلامة أراضيه دولا انزلاق إلى الفوضى وكان الرئيس قد أجرى مباحثات منفصلة مع رئيس جنوب افريقيا ورئيس الصومال تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان الشقيق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم تعلن أن المصريين قد وافقوا بنعم على التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها داخل وخارج مصر وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 38 لعام 2019 بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة وعددها 23.416.741 سوطن بنسبة مشاركة بلغت 88.83% من, من إجمال من يحق لهم التصويت في الداخل والخارج وعددهم 61.644.503 سوطن أيضاً مستمعين الأعزاء، رئيس الوزراء يعيد تنظيم وحدة تبسيط إجراءات إصلاح مناخ الأعمال، نشر توصيات ختام المنتدى الثاني للابتكار في التعليم، بدء فعاليات المعرض الابداعي لفنون التوحد، أيضاً البيان المشترك للقمة التشورية للشرقاء الإقليميين في السودان يدعم السودان الشقيق رئيس رواندا والكونغ يصلان للقاء الرئيس أيضا وزير الطيران يشهد محاكاة لإطفاء حريق بطائرة على المهبط الطيران العماني الخط الجديد لتنشيط السياحة مع مصر نتوقع 85% من ساعة تشغيله المتحدث باسم الرئاسة يؤكد دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا ريادة الأعمال ودعم الشباب على مائدة وزارة الاتصالات غادة والي 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ندوات حول الترجمة والإرشاد السياحي والصناعات الإدوية بمهرجان جامعة بدر رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد، سعيد ويتفقد مركز الخدمات اللوجستية بالمحافظة بسام رادي تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان خلال ثلاثة أشهر أيضاً ملتقى الهناجر يرفع شعار سيناء تتحدى الأزمات والإرهاب قديماً وحديثاً مدبولي يشدد على ضرورة الانتهاء من تدريب العاملين في التأمين الصحي وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة الخشت 25% زيادة في مكافأة النشر العلمي الدولي لعام 2019 أيضاً الجامعة العربية تدعو للتوعية بحقوق الملكية الفكرية الخطوط العمانية خط طيران جديد بين الإسكندرية ومسقط خلال مايو المقبل والجامعة العربية تطالب بتعزيز التعاون المشترك بين العرب في الرياضة وزير الرياضة مصر حرصت على تنفيذ أنشطة عديدة تفيد الشباب العربي وزيرة الصحة إطلاق 25 قافلة طبية مجانية بـ 18 محافظة حتى نهاية أبريل وفحص 10 مليون و 568 ألف طالب في مبادرة الكشف عن التقزم خلال جولاته بمطار القاهرة يونس المصري يتابع مشروع تطوير الطيران المدني وزير النقل يلتقي مع وفد شركة يابانية لبحث التعاون في مجالي المترو والسكك الحديدية أيضا نقرأ مستمعينا الكرام النشار المطارات اجتازت تفتيتات روسية وأمريكية وإنجليزية بنجاح القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالذكرى 37 لتحرير سيناء الغالية وزير الطيران يشكر الداخلية على موجودية الكبير في تأمين المطارات رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بعيد تحرير سيناء الرئيس تنظم المؤتمر الأول لروابط مستخدمي المياه وزير الطيران يفتتح مشروعات تشغيلية وخدمية بتكلفة مليار جنيه التعليم الإلكتروني مستقبل التعليم في العالم عبدالعزيز عبدالغفار وزير التعليم العالي نشر النتائج الأولية لاستطلاع رأي طلاب الصف الأول الثانوي وأطارك شوقي مدرسة محمد متولي الشراوي بزوغ فجر التعليم الفني الجديد أيضا من الأخبار العالمية والعربية نقرأ ولكن بعد هذا الفاصل أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد تدشين وزارة جديدة غير تقليدية تدعى وزارة لا مستحيل أيضا من الأخبار العربية حراق الجزائر وليبيا والسودان مفتاح الأمن والتنمية بإفريقيا الخرطوم الرئيس أكد للبرهان عزم زيارة السودان أيضاً مستمعين الكرام ترامب يزور بريطانيا بعد تأجيل سابق شقيقان ثريان تفاصيل جديدة بشأن هوية انتحاريي سريلانكا. داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات الأحد الدامي في سريلانكا. أيضا الاعتداءات رد انتقامي على مجزرة المسجدين بورما تثبت الاحكام ضد صحفي من رويتر شرطه عدن الاف الافارقه دخلوا اليمن بشكل غير قانوني الجزائر التصدي للفساد احد اهم مطالب المحتجين رصد سفينه ايرانيه محملة بالاسلحه قرب شواطئ مصراته طوكيو اتخاذ تدابير لتجنب التاثير على امدادات الطاقة تركيا ترفض قرار ترام بشأن العقوبات النفطية على ايران الحزن يخيم على المشهد العام في سريلانكا ومن الأخبار الرياضية نقرأ بريمتز كاهر الأهلي والزمالك في أسبوع واحد ويعتلي القمة مؤقتا. وصحافه فرنسية تقول ان محمد صلاح في طريقه الى ريال مدريد هل سيصدق هذه الاخبار ام ان محمد صلاح سيبقى في احضان الريدز ليفربول سؤال سنعرف اجابته الصيف القادم شكرا لكم أصدقاء المجتمعين وغدا يتجدد اللقاء بكم ومعكم في وقالة الصحافة. الإسكندرية تقدم لعب بطولة شخصيات و. أولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية وفيها حديث حول منتخبات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا العام. سيداتي وسادتي المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا العام. والتي تقام في مصر تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبروندي وحدثنا في هذه الحلقة حول منتخب غينيا المشارك في هذه المجموعة وهو الملقب بالافيال الوطنية ومنتخب غينيا هو المنتخب الوطني لدولة غينيا ولم يسبق لهذا المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم وأفضل نتيجة له في بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كانت في عام 1976 عندما حصل على لقب الوصيف انضم منتخب غينيا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في عام 1962 كما انضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 1960 الزي الرسمي لللاعبين هو القميص الأحمر وشرط الأصفر والجورب الأخضر شارك منتخب غينيا في كأس الأمم الأفريقية سبع مرات بداية من عام 1970 وانتهاء في عام 2004 والزي الرسمي للاعبي منتخب غينيا مأخوذ من لون علم الدولة ذي الألوان الثلاثة الأخضر والأصفر والأحمر ومن أبرز لاعبي منتخب غينيا هو حارس المرمى الشهير أبو بكر كامارا ولاعب خط الدفاع محمد ديارة ولاعب خط الوسط في المنتخب الغيني إبراهيم تراوري هذا ويلعب منتخب غينيا أولى المباريات في كاس الأمم الأفريقية في مصر هذا العام مع منتخب مدغشقر يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو باستاد الإسكندرية الرياضي في الساعة العشرة مساء إن شاء الله الى حلقات قادمة ان شاء الله مع تحيات ياسر نصار الاعداد والتقديم الموسوعة الرياضية الاسكندرية تقدم موسيقى خمسة ارشاد مع شهد حلمي اهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد الذي نستكمل فيه حوارنا مع دكتورة نهال كمال محمد دكتورة في العلوم الزراعية من مدرية الزراعه محافظة البحيره والحوار عن النهود بالطروة الداجنة تغذية الدواجن والطرق المثلى في التربية <تصفيق> دخلين نعم. على ارتفاع درجات الحرارة. فلازم المية ما تتقطعش طول النهار. لازم, لازم. توفري بتوفري المية دايما للطائر. بتراعي دايما برضو بحيث ان انتي تعواضيه برضو في النسب الطاقة والحاجات ديها بتراعي ده كله. في ايه افندم? اعواض له نسب الطاقة ان انا تدي له ايه? يعني ان حررتك برضو في ساعات في يعني احنا الفترات طبعا الحر الجامد او الجهاد الحراري ممكن ان احنا من سي برضو منزوده في في المية. منحط ال من دي برضو ممكن نزود النسبة السكر شوية في المية دي حاجات بقى ممكن ربط البيت ايه تقدر تستفيد من يعني, يعني هحط شوية سكر في المية أيوة أوه. ممكن تزودين نسبة سكر بحيث انه ايضا آه كل حقيقي. الحاجات دي ده, ده بيخفت شوية من حدة الإجهاد الحراري يعني ده طبعا بيبقى في الأيام اللي هي بتبقى متحر يعني آه آه والمية تبقى طبعا فترة زي ما بنقول سقعة كده الوقت اللي احنا فيه من بداية شهر على بعض تبقى من الفطرات المصلة جدا لتربية من المنزل أو للدورات ال... الانتاجة عموماً يعني آه. من الفطرة المصلة يعني للتربيه. لللحم وللبيض هو طبعا اربعه خلاص خلاص منا احنا نتكلم بقى في مايو وفي مطالع فيبقى أيوة. ايه معانا فتره كويسه مش وحشه <تصفيق> لسه, لسة فترة برضو نقدر كان في مشكلة دايما بتقابل المربين ان هو مع ارتفاع درجات الحرارة بتحصل حالات من النفوق النفوق مبددا ازاي بقى فندم احنا بنقدر ان احنا نتلافى بان احنا نوفر للطائر طبعا درجه حراره في التربية بنحاول على قد ما نقدر من برضو من لنرفع شويه المعالف الاكل ما من, من يتحطش الاكل قدام الطائر في فترات الجو الحر الشديد او لان فريق عارفه من نتيجه التغذيه بيكون في طاقه متبادله ناتجه من ده بتسبب عبء اصلا على الطائر في درجة حرارة التلبيئة المحيطة مم. في بعض الحاجات الوقائية اللي احنا لازم برضو بتنين في برضو من الحاجات اللي بتتقلل من وقوع الاجهز الحراري الحاجات دي كلها لابد بيتموا مراعاةها طبعا واحنا نتابع الحالات المناخ العام يعني فلازم المربي, المربي لازم يكون مدرك لكل العناصر المحيطة بيه من بيئة وتغذية وكل الحاجات دي بيتم توفيرها بحيث ان يقدر ان هو يخرج في الاخر بمردود اقتصادي من الدورة اللي هو عمالها يستفيد بيها يعني هي التربية ما بقتش عشوائية يا فندم لا طبعا بقت ممزمة اللي هو حر ما خطش الاكل طول النهار اشيله شوية وكتر مية بيتامينات حاجات تزود الطاقة والمية تبقى سقعة احاول ارطب حقيقة. على الفراخ بح... بحاول او كل الحاجات دي براعيها وانا بربي يعني انا مش مجرد ان هي خضرة بس ومختصة لا ده بيبقى فيه فوعد واصول لكل حاجة في م. صناعة الدماجي ان احنا عارفين طبعا ان هي صناعة دلوقتي اكتر منها تربية فهي ساهير تبقى صناعة فعلا ان ليها مدخلات وليها مخرجات وليها عوامل كتيرة بتأثر في في صناعة الدماجي جميل حضرتك قلتي لي ان علشان خاطر انا اربي لحم يبقى العلف بتاعي في كمية من العناصر المناسبة اللي هي حتساعد على زيادة اللحم طب وبالنسبة للبيض يا فندم احط في ايه في البيض برضو فانا براعي براعي الكلام دوت يعني انا لو حضرتك مثلا في نسبة البروتين بحاول مثلا في انتاج اللحم اللي انا بعلي نسبة البروتين شوية يعني بابقى تقسم فترات لوان حغازي مثلا على فترتين بخلي فترة ال الفترة الأولى اللي هي بتبقى من عمر يوم حتى أربعة أسابيع دي بتبقى نسبة البروتين فيها 23% بروتين وبعالي نسبة الطاقة فيها الثلاثة آلاف كيلو كالوري ااا فترة ال اللي هي الفترة الثانية أنا فط اللي هي من عمر خمس أسابيع لثمان أسابيع بتقلل شوية نسبة البروتين لتسعة عشر بروتين ااا أما بالنسبة لإنتاج البيض بقى بنلاقي إن احنا هنقلل نسبة الطاقة شوية وخلينا نقلل نسبة البروتين شوية وحنخلي يعني هنقسم مثلاً فترة البيضي هنقسمها البروتين الفترة الأولى اللي هي بتبقى من عمر يوم حتى ثلاث أسابيع بيكون فيها البروتين بقى يعني احنا في اللحم قلنا ان احنا فترة سيارة لحد ثمان أسابيع بس أي. احنا بنعدل نزبط الطاقة شوية إنما في البيض بنخلي نزبط البروتين 20% بروتين والطاقة تبقى 2900 و... كيلو كالوري أوه. دي بالنسبه لعليقه البيت. الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي يا فندم الاخت اللي فيها هتعرفها يعني عشان تحطي 900 مش عارفه وقد ايه كالوري انا لا ما انا هقول لحضرتك احنا بيبقى فيها اللي عليا المجهزه دلوقتي متفرقه كل حته يعني لما هتروح للعلاف هتقول له انا عايزه عليقه عشان انا بربي فراخ للحم اه هابعها اه انا عايزاها بياضه هاخد منها كتاكيت اشتغل بيها اه اشتغل عليها فانا بيوضح ده وبيبقى متوضح ده في الكارت اللي موجوده في في وفي المتوقفات وفي الأطواق خمسة إرشاد الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق سحنا عربيتي شخنك المؤشر عد العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق, طريق السلامة, طريق السلامة. عزيزي المستمع صباح الخير <تصفيق> عزيزي المستمعين وسعيدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور محمد أبو حمص رئيس قطاع اسكندرية لهيئة الإسعى في المصرية ومعنا بنتمنى لكم السلام <تصفيق> عزيزي قائد السيارة أو قائد المركبة أو قائد الدراجة أو أي حد لكي بأي عربية أو متشكل أو من الساده المره اللي هم بيعبروا الطريق خليك حذر جدا وانت بتعدي الطريق وعدي من الاماكن المخصصه للمشاه ما تقطعش نهر الطريق وانت بتعدي تبص يمين وشمال لان في ناس بتبص يمين بس على اساس ان هو هشوف العربيه من الناحيه اليمين ممكن حاجه من الناحيه الشمال اه قائد المركبه ده يعني انا بقول ان هو لازم يكون مركز بنسبه 100% التليفون وان هو يتكلم في الموبايل وهو ماشي في الطريق في وسائل كثيره جدا في الهاند فري ما تحطش التليفون بايدك وتمسك الدركسيون بايدك لو حصل موقف مفاجئ مش هتعرف تتصرف كويس هتبقى في في لحظات اللي هي بتبقى موجوده بتبقى قليله جدا ان انت رد الفعل بتاعك هيبقى ايه الناس اللي بتعدي الطريق وبتعدي الشارع من الاماكن خاصه على الكورنيش في اماكن مخصصة ودلوقتي بقى في موجود اشارات يعني ممكن تعدي والاشاره مقفوله في المكان بتاعك ما تجازفش بحياتك ما تجازفش بنفسك لان انت في التوقيت ده انت اللي غلطان عربيه معديه والاشاره مقفوله عدي الإشارة مفتوحة في مكانك لغاية متعدي مش هتفري ديال, ديال, ديال ونص بتاعة الإشارة وخاصه على طريق كورنيش في الطرق الداخلية خلي بالك وانت بتعرف. طريق السلامة مع أمل درويش ذكريات لللي فات من حكايا لحكايات <تصفيق> <تصفيق> لحظات من عمر فات التقديم ماجي جمال الدين يا جماعه يا جماعه كل يوم من اذاعه الرؤيه والاخراج دعاء حسني عزة الراديو, الراديو, الراديو, الراديو, الراديو يحيى الراديو واللي اخترعوا بلغوا الراديو قد اسحنا قد اسحنا قد اتحنا قد انحى الدنيا سحنا اليدعيل اليدعيل اليدعيل العازر عزيزي مستمع صباح الخير النهاردة هنستمع إلى الصورة الغنائية شارع موسكي. من تأليف محمود إسماعيل وألحان سيد إسماعيل وغناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل تعالوا بينا نسمع مع بعض طلع النهار للعمل وتشمروا العمال متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال وفي شارع المسك نهضة في العمل دايرة والمسك حي اشتهر في تجارة وفي مكان بيرسم وبيطرز بصوف وحرير واليد عامله وانتاجها عظيم وكثير جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صوره جميله تشاهدها بدون تعبيه دور يا استاد دور مكاناتك وتصور وقدر بي دور يا صد دور دور دور يا صد دور ست الحصن هلا زي البدر صلا قلبك جاهز من غزل المحل ست الحصن هلا زي البدر صلا قلبك جاهز من غزل المحل من وراك شور دور يا صد دور دور يا صد دور دور دور يا صد دور Puh, it's <muchas> a rabbit, you're a dick and you're a dick and a dick and you're a dawar, and النشطره للناس الاماره حبونا الزباين من المهارة النشطره للناس الاماره المهارة والمكتوم ماقدر دور يا صدور دور دور يا صدور دور, دور يا صدور دور يا صدور فكادتك Noor ya shadawar, naqanatak wizawar, huwa tarabiyah, wardi tumina war. Noor دور دور دور يا طال دور في دينا حطينا في عينينا والمولى رزقنا وبيطفي علينا الصنا في دينا حطينا في عينينا والمولى رزقنا وبيطفي علينا يوم الخير بي صار دور يا صدور دور دور يا صدور دور يا صدور يا ترا دور مكانتك تصور وانت ربي ورديكم منور لو وليت طاولك ثلاثهك طاول وانت العربيه ورديكم منور لو وليت طاول دورت دورت لو وليت طاول ولسه الذكريات مع لحظات من عمرك فمنا في اذاعه الإسكندرية هنا الإسكندرية هنا الاسكندريه من 11 واخري في الصباح على كل من سامع صوتنا بنقول لكم يا صباح الخير صوتكم ومات بيسعدنا ومعاكم نتقابل دايما على خير وتهلو حياتنا صباح الخير يا سكندرية صباحك سكر صباح الخير يا سكندرية تغريدات الصباح صباح الخير يا سكندرية صباحكم سعادة وعلي صوتك بالغنى أجندة المعلمات وصباح الخير بالليل يا سكندريا يا صباح الفل صباح الخير يا سكندريا أبواب المعرفة صباح الخير يا سكندريا يا صباح, صباح كلهنا كله علينا على كلنا صباح الخير أصدقائي المستمعين وأهلا بكم في فترة صباح الخير يا سكندرية ليوم الأربعة جاي من بلاد لا زد ولا ميا وغربتي صحبتي بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك تحبي ايه فيا ده حب ايه ده اللي من غير اي حرية في ناس بنشوفها بالالوان وناس جواها مش بيبان وناس اسود وناس ابيض وناس محتاجة بس امان وأكتر ناس تقى منهم ما يجي الجرح غير منهم وناس تبعد عنهم بتنسى معاهم الأحزان <مترجم> زي بنت السلطان لو يتغير السماء وجاب التينس أين كان كنت عشق من غير مدهولة يونس أنا يونس هو يونس أما نحن؟ طارقه عبد العزيز بطلته البهية الجميلة الصباحية وابتسامته العريضة ان يونس من سكن يونس والدنيا ماليت علي اما الغالي هو مصمم ان هو يقول ان هو يونس مع انه شريف فاروق ابو عز ايه يا كده كده كده ياللي وين كده عدني بالinna حب فرحه وشوق وفتشه بيهني الصوت وينسوا لعله دول السبه كده يا ليمسي جم صديقكم أحمد وهب انا هنا ابن الحلال لا عايزه ولا كتر ما اليوم نتمنى أن يكون يوما دافئا إن شاء الله بالفعل هو كذلك مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا. أصداء يجتمع عند اليوم وبتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجة الحرارة نهارا 24 وصورة 13 متوسط رطوبة 70% على البحر خفيف إلى معتدل. وللصيادين في منطقه المدى 50 كيلومترا داخل البحر والرياح السطحيه شماليه شرقيه سرعتها من 15 الى 30 كيلومتر في الساعه مدى الرؤيه من 8 الى 10 كيلومترات وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى 3.4 متر والبحر مناسب لإخواننا الصيادين اللي بدأوا رحلتهم هذا الصباح نتمنى أن يعودوا بسلامة الله محملين بخيرات المولى عز وجل أصدقائي المستمعين 21 أبريل تاريخ طوى بين صفحاته ذكرى وفاة سلسة من رجال الفن والتلحين في مصر عاشوا بروح متفانية طالما ما أسعدت الملايين من خلال كلماتهم وألحانهم التي دائما ما وجدت مكانها وسط الشارع المصري فمن سيد مكاوي إلى صلاح جاهين ومن بعدهم عبد الرحمن الابنودي الخال روحا جسدت مصر القديمة بتاريخها ليصبح الثلاث الأكثر تأثيرا في الموسيقى العربية وتجمع روابط الأعمال المشترك لتمتد من مجرد نوتات عمل إلى صداقة العمر برغم التنافس بينهم مما أثر في الحياة الفنية بشكل كبير نعيش اليوم مع صاحب الربعيات صلاح جهين شاعر الصورة الذي تغنى لمصر برومانسية والخال اللي عبر عن الثورة المجيدة وأحداث ما بعد 56 والنصر وما قبل النصر وأيضا سيد مكاوي بصوته الجميل الذي جمع الاثنين اليوم نعيش في ذكرى رحيلهم وفترتنا بعنوان عندما تأتي الذكرى الهوى هوايا أبني لك أسرع لي واختطف نجم الليل وشغل لك قرد غالي ويا أحل الصباح هوايا أبني لك أسرع لي واختطف نجم الليل I'm so busy, I don't يا عمرك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا هيام يا يا دي بلا وانت يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عيني حنل ويالبوب وستن أمان ويورد حبيبي بحبه ومشوتش زي حد عيني أمان وطلع وطلع خلاني ورحنا وقمنا بلياري وليلة ليلة بعد ليلة بالحب بقنا عيلا وليلة بعد ليلة بالحب بقنا عيلا وانا عشت معه في الصالة في ليلة ليلة وليلة اه يلا مستمعينا الكرام صباح الخير وفترتنا اليوم بعنوان عندما تأتي الذكرى هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل ثلاثة من رواد الفن والكلمة واللحن الجميل ذكرى رحيل صلاح جهين ذكرى رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودي ذكرى رحيل مسحرات الفن الجميل سيد مكاوي والمطلوب منكم أصدقاء المستمعين أذكر عملا لكل منهم تقول عنه بحق إنه عملا متميزا هل هناك أعمال جمعت بين العمالقة الثلاثة أو بين اثنين منهما؟ اخيرا رباعيات صلاح جهين ما زالت تنبض بالحياة والتجدد إلى الآن أذكر إحداها قريبة إلى قلبك فقط ونسمع منك ما تريد أن تقوله عن هذه الربعية نحن في انتظاركم الآن على هواتف راديو الإسكندرية يا شبه ونوليني حبت ميا يا شبه ونوليني حبت ميا اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا. عنا وينا اسمي النبي حرصي اسمك ايه رد عليا. ورموشك شط وانا طول عمري غريب في المياه بنشان وانحط اسمك عداوية يا صبيه ورموشك شط صوتك دي تنفع تزين <تصفيق> الجرس بتحلوي بتحلوي معاك وحياتي تكمل رضاك وبحس بروحي روحي بوجودي مناوي ما بكون وياك بحس بروحي روحي خير روح ساعد مناد مش بس سواتك تحلى دي اللي والناس والجو مش بس سواتك تحلو دي اللي والناس و مدخلات هذا الصباح يا ترى مين معانا وعايز يقول ايه الو صباح الفل صباح الفل معاك ضياء مين ضياء فؤاد اهلا بيك يا صديق اهلا مرحبا اتفضل يا غالي طبعا الكلام عن ثلاثة ام كلام يعني الصراحه يعني لا يجد الانسان ما يقول لكن يعني اعدانا ان اعمالهم باقيه فلو اتكلمنا عن صلاح جاينو وسيد مكتاوي الاثنين خلق ثنائيا فنيا رائعا يمكن لا تزال اعمالهم على راسها الليله الكبيره م. على راسها ادراك بعض المسلسلات الاذاعيه من امس مذكرات الولد الشاعر رضا طبعا آه لو اتكلمنا عن هشام عبد الرحمن الجنودي وسيد بكاوي عملوا حاجة اسمها حروف الكلام بجد عمل كان في خط مصر كان اخراج عبد الله كان اخراج فتحي محمد الشخصي كان مقدم لاله البرنامج العام آه لو اتكلمنا عن آه صلاح جاهين و... والثوره تحدث ولا خرج عن صلاح جاهين يعتبر المؤرخ الحقيقي لثوره يوليو ب ا طرحها واطرحها باعادتها بافراقتها بكل شيء ف أ... لو تكلمنا عن عبد الرحمن الأبودي نقول أ... انه أ... ممثل لمرحله ادب المقاومه أ... إيقاد الشعور الوطني في مصر في فترة حرب الاستلذك وحتى من قبل حرب حرب حرب الاستلذك حتى مصر أكبر حلة وأعملت قدمها الجنود مع عبد حافظ يعني تقول على ذلك كمان لو هنتكلم على ولا لحضرتك حضرتك أنت عن إيه كمان تولياصو ضيا حضرتك سألت عن ايه كمان الرباعيات الرباعيات الرباعيات لو الربعيات هقول لحضرتك طبعا رباعيه من رباعيات صلاح جايين بيقول لك ايه سيدي بيقول لك علم اللوع اضخم كتاب في الارض بس اللي يغلط فيه يجيبه الارض اما الصراحه فامرها سهل لكن لا تجلب لا تجلد مال ولا تسون عرض أعجب أعجب أنا بشكرك ستة ياو جميل الجميل إن شاء الله صباح حب مع سلامة الله <تصفيق> أنا دبت وجزمتنا على هداب من كتر التدوير على الأحباب أنا دبت وجزمتنا على هداب من كتر التدوير على الأحباب يا سلام لم لو أعترك حبيب أنا أرقص من قطر الإعجاب كدوه كدوه كدوه كدوه كدوه كدوه <تصفيق> <تصفيق> أنا قلبي مزيك بمفاتيح من لمس يغني لك تفريح أنا قلبي مزيك بمفاتيح من لمس يغني لك تفريح عني ما بترتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح بتنطط وتعبر وترقص كدهو كدهو كدهو كدهو كدهو بين اللو قلبًا ضو حركات اطلعي بقى ينتص يا يا فرانكات بيانولة وقالبندة وحركات اطلعي بقى ينصص يا فرانكات انا عزمك يا حبيبي لما لقيك على فسحة في جميع الطرقات نتنطط نتعفرط نترقص كدهو كدهو كدهو كده كدهو. <تصفيق> <تصفيق> ما زلنا معكم اصدقاء المستمعين وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية وبنعيش مع السلاسة الكبير السلاسة الذي أضحطنا وأبكانا وخلانا نفكر ومين معانا على وين سلام عليكم السلامة وبركاته كومبيوتر إذاعة اللي ربنا ما يحرمنا منه إذا زحنا لو طلعت من باب الإذاعة زحنا تحكيين وفدام الأمن ما تكلم عبرتك اهلا بيك تحياتي لأخي شريف فاروق طارق عبد العزيز وكل مستمعين الزاعة الكندرية أعظوا كل سنة وإنتوا طيبين بقول لأخواتنا الأخبار كل سنة وإنتوا طيبين وربنا جهال عيد مبارك عليكم على كل أرمة الإسلامية والمسيحية يا رب أنا طبعا أستاذ أحمد مش هتقول أنا هتكلم على سيد ميكاوي طبعا سيد ميكاوي طبعا هو عمل من أحلى حاجة كنا بنتفرج عليها واحنا الغيرين الليلة الكبيرة وكنا في رمضان بنسمعوه أنه هو بيعمل مثل حراسي سيد ميكاوي كان سيف وكان هو أستاذ أحمد هو اللي بيروح ينقي اللبس والألوان بتاعت اللبس اللي هو هيلبسه بنفسه <ممممه> يعني مش يقولك مثلا أنا كفيف كثيفة قلبت أي حاجة لا كان بينقي أحسن حاجة وهو يعملها ويلبسها قلت <مممه> تشوفه أستاذ أحمد نزاهة الدنيا فيه وهو لابس البذة وهو نابس مقدرة الشمس <ممه> طبعاً أنا أقولي الله يرحم أمواتنا أموات الفن أعمال الفن يعني هم ماتوا بس فنهم لسه شغال حد النهاردة أنا بشكرك عم عربي الشباب الدنيا وأنا هدين تركتي معاك أستاذ أحمد وعايز أقول كلمة فد. يا بختي من باب مظلوم ولا بابش ظالم عشان في ناس ظلماني كتير أستاذ أحمد وأنا بقول كل واحد ربنا طليل يجيب لكل واحد عمو شكر لك عم عربي يا نايم اسح يا نايم اسح يا نايم اسح يا نايم صايم مسحر على نغم السندس نور النبات اللي مزهر رمضان كريم والرز والقمح من منقرات وبكبل على نغم بحر مقبل رمضان كريم طنّة يا محنغي طنّة الأصل في أصل وطنّة حبّة ليالي من الجنّة بيضت دارك يا عليوة أمّا الأمر أمّا حليوة النحلة ضارت نحليوة إسحانا يمّو واحد لزاق رمضان كين شوفيني يا بهي يا بنت الليك عزرا يا الحريه انا اللي جايلك من بدري اصحرك بنغم بدري على الطريق <متصفيق> فاتح صدري يا ليله زهيه ومبروك على الكن الخط فلوكه المشي طبل والدقة على طبل ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب ما تحب وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبت كان دي حتة من كبدي حته من موال بين الغطان كنت ماشي الفجر اتنسم الشمس رأت وشأت سني بسم لا يمكن ابدا كان حد حيديكم الارض إلا بعد مداء ثمن الحرب الحقيقيه أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل انها توافق على السلام أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألافات وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قدر يعملها كل مرة, كل مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم الآن حلقة جديدة ونشرة المال والأعمال أعدها وحررها احمد درويش تقرأها عليكم ريهم البندير البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول المحلية في شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 168 مليار جنيه مقارنة بشهر سبتمبر السابق لتسجل 3.5 تريليون جنيه وأرجع البنك المركزي في تقرير أصدره هذا الارتفاع لزيادة الاعتمال المحلي للحكومة وللقطاع الخاص حيث زاد صافي المطلوبات على الحكومة بقيمة 117 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه كما زاد صاف المطلوبات على الهيئة العامة الاقتصادية بأربعة مليار جنيه لتصل إلى 266 مليار جنيه مقابل 256 مليار جنيه في سبتمبر وشمل الارتفاع المطلوبات على شركات قطاع الأعمال العام بقيمة مليوني جنيه في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر لتصل إلى 166 مليار جنيه وأشرت التقرير إلى ارتفاع الاعتمال ممنوح إلى القطاع الخاص حيث ارتفعت المطلوبات على شركات القطاع الخاص في شهر ديسمبر من عام 2018 بقيمة 42.16 مليار جنيه مقارنة بشهر سبتمبر وحول السيولة المحلية أوضح التقرير أنها سجلت ارتفاع بقيمة 79.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر سبتمبر وقد شهدت السيولة المحلية بالعملة المحلية ارتفاعا بـ 64 مليار جنيه في حين تراجع النقد المتداول خارج البنوك بواحد من 1.6 مليار جنيه إلى 441 مليار جنيه وزادت الودائع بالجنيه المصري خلال ديسمبر الماضي بـ 65.5 مليار جنيه مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه وشمل الارتفاع الودائع بالعملة المحلية والتي نمت بـ 15.5 مليار جنيه لتصل إلى 743 ونصف مليار جنيها من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال عدها وحررها أحمد درويش قرأتها عليكم ريها مدندي مزلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة المفتوحة صباح الخير يا إسكندرية ذكر رحيل العمالقة السلساء ومعي مهدفة ونقول ألوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور وردت على حدثك يا رسول أحيو أهلا بك يا هنت أهلا بك يا هنت أهلا بك يا هنت يا ربي كنت فيه وأيما في رسول أنت في الكلاس ولا إيه؟ لحنا في المدرسة عشان كده الحش والدنيا <تصفيق> أهلا بك يا هنت. ماشي. <تصفيق> ماشي قولوا لهم يا مي الساد لو سمحتوا وطوا صوتكم شوية يا مي الساد <تصفيق> بحيثوا كلهم الله يخليك تخبط لي هاني حضرتك انا مفروضي الكلام عن واحد من العماليك الثلاثة صراحة نفسيهم هم ثلاثة رموض لمعان كبير قوي مش في الفن بش في الانسانيات في الاخلاقية فرقية وفي الإحسرام الحقيقة هو السعر طالح الغير اللي ممكن نسميه الضحك الباقي لأنه هو يعني صخصية كما تبدو للناس مهتكمة الإيمان ومرحة جدا لكن كانت بتحمل في بنيتنا سبها حضن رسلي طبعا أقرب يعني شئر من الوقات خلتطن طبعا ربعيات طبعاً الرباعيات الجميلة اللي احنا استمتعنا بها طبعاً فنان عمار الشيئي يعني ارتفع فوق ظروفه وخرج المشنة بتاعته اللي هي كف البطر نمط مختلف سناناً من ألوات الموسيقى الرقية المسترمة طوّر في ااا في الأوريولية وطوّر في في المعروفات في, في تعامل مع أكبر نماذج في الفن وإستشف كيل من سبيب الفنانين بعد كده صاروا نجوم في سماء الفن أنا بعتبر أن سيد وعمار رموز للفن المحترم بالحياة المتخطي لكل الصعوب اللي بلور مشكلاته في أعمال خلية غريب فالثلاثة الصراحة قيمة ومقامة وغريب إن الميلاد ورحيل يبقى شهر أبنين اللي يعني ورموض فعلا جميلة جدا وتخلص بأعمالها على جميل جدا أنا بشكرك يا صباحك جميل الجميل إن شاء الله صوح النور والريدة وقف جدا على هالدوثة اللي حوالك لا مفيش حاجة شكرا لأي كان <سؤال> معساك <ساجة> معساك <ساجة تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> معساك معساك معدوعة تلحقت البخ وتقالي لسه الشهر اتنم منه والجيب عمرا على زنه ويا محنى يوم الجمعة والغدوة رز الدمعة واللحمه كام والفتة بالتقلية يا ابو زعيزة اقوم اصلي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا ابو زعيزة راح اصلي والرجاع من بعيد قال له. لا ابودير مطفية والحل كمان مكفيه زعزعو يا زعزعو مالك كده ليه مرزوعه قالت له عندي زغوطه واللحمه كلفها القطه الراجل بقى يتكفه حط القطه في الكفه القطه طلعت كيلو واللحمه كانت كيلو زعزعو يا زعزعو مالك كده لا مش كده اه اه اه اه يا بروطة يا مزغوطة هو ما فيش عندك رحمة ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة اه اوه <تصفيق> ومعانا مكلمة ونقول الالوه <تصفيق> اهل صباح على برينت الزاعات المصرية اهل صباح على اجمل زاعات كنرية وأحلى طباحة لأجمل فريق عمل بزعت الخنية وأحلى صباح لأجمل ناس بتسمع زعت الخنية أبو عيد عمار أنا بيك عم عيد فضل. فضل فضل فضل انت بالصحة والسلامة حبيبي الله فضل بتتكلم عن عمار الشريعة عادتها بطبع جايبة لا بنتكلم عن سعد مكاوي وجهين والخال الأبنودي الأبنودي مم. الأبنودي ده بقى هارم من الأعرابات المصرية مم. و اضمال حبيثة ساد متكاوي كنت سمعت له حديث كده كان طالع هو مقدسهم الله ارحمهم و عادين هي حطة جافة لي مم. مم. راح النور قطع هم مقدسهم راح قال و النور قطع قال لا طب ماشي ازاي انا عارف السكه دي من ضمن المواقف اللي الواحد سمعناها لسته المساوي وغير الالحان الكبيره الجميله اللي انتعنا بيها وارضاها بطر ومن احلى الاغاني اللي انا بحب اغناهم ليها حلوين مليون لغايه الله سبحانك دلوقتي عارف. انا بشكرك عم عيد وصباحك جميل ان شاء الله والله <تصفيق> وانت بالصحة والسلامه اشكرك يا سيدي شكرا <تصفيق> جزيلا <الجزء>. مع سلامة <تصفيق> مع سلامه الله <تصفيق> ايسه وبقت الاحلى في الرحله مع اللي مشت ايه اللي نقوله شويه على الصحبه الحلوه دي يا للتاول شويه مع الصحبه نزلنا معاكم اصدقائي والفتره المفتوحة ومعايا مكالمه والاول الو صباح الفل والجمال على أجمل شاعر الله يكرمك يا رب كل طيب اهلا يا عزه أنا بشكرك الله طبعا لو اتكلمنا النهاردة عن صلاح جاهين قبل ما أقولي أنا له ربعيات لي بس أنا بأحسز جداً بالصلاح جاهين يمكن من وانا قصة صغيره تعلمت منه حاجات كتيرة وحبيتها م. أولها طبعاً حبيت له الربعيات والشعر العامي وبالنسبه للرسم والكاريكاتير ممكن كنت بأخد الرسم قدامي كده والكاريكاتير وبرسل زي واشو كده بعتلب جداً بصلاح جهين وبحبه وبعتلب أشعاره الجميل له حدثة بسرعة كده الرباعات اللي كتبتها له بقول فيها وترفعود وترفعود سمعت رناتك تبحت يمكن شاعرك اتعلمت آهاتك وبحت جهين الحب منك للبلد قوي قلها لإنه يقوم للعمل لو سمحت شاعر بقلبك يا صلاح يا جاهين ألم جيد سلام بحب حييت العالم رسمت مصر الصبر فيها دنيل رقم الظروف يا مصري اخر رباعيه بقول فيها على الارض, على الأرض قلتها عالسما والنجمتين لربيع وورد كلما تمر السنين لقيتك انت يا صلاح يا جاهين هديه لقيتك انت يا صلاح يا جهين هدية مني انا الورد بلدي عربائي وعجبه شكرا انا بشعرك يا عزة صباح الجميل بلون الورد البلدي شكرا شكرا, شكراً, شكراً مع عليكم يا بزعي زعقم صلي لانت في الريح المتولي خلي مراتك زعقم و معنا مكلمة و نقول ألو ألو صباح جيدا سيد أحمد صباح الفل حياتي حضرتك مري العمل والسطار والسيد الشريف وكل القائمين على اللي أهلا مي معنا أحياتيين مع حضرتك أهلا بيك حضرتك أهلا بحضرتك صدى لغير صدى لله انا حكيله عن عبد الرحمن ابو ميدي كده اللي هو دايما مهما بيعيش وبيتكلم في باللهجه الصعيدي قيزه ما هي برده ما بيتقبلهاش ابدا م. م. هو كتب لعبد الحليم الهوى هوايه وكتب على حب وداد وكان في موقف كده بعرفه وبالشجره كانوا محتارين على المشهد الأخير فجابوه كتب لهم جيت على الاشواق وكتب لفايزه أحمد الهوى هواية مال علي مال وقاعد معي وبيشرب شاي وكتب لي وكتب الورده لكبير المطربين اما الاستاذ سيد نيكاوي انا عايز اسمع له عبطار بقى لو سمحت حضرتك ان شاء الله هنسمع لك خلال الفترة انا بشكرك سيد احمد وصباح جميل ان شاء الله الله اعطل الله سيد احمد وكل عمودة طايل وكل مستمعين للأسكن الله يخليك سيد انفضل شكرا لك مع سلامتك اهلا قلت الله يعفيكي اهلا مرحب بيكي اهلا قلت الله أهلاً مرحب, أهلاً, مرحب اهلا مرحب بيكي كل الدكان ليكي عايزه عايزه حلوى و طام الف يا صدري كل هديه هيدي لي للنار اللي ضيّة بس الشعر كذب أنا قلت له تمنو مش غالي وعشالك يرخص الغالي قلت له تمنو مش غالي وعشالك يرخص الغالي أنا قلت له تمنو مش غالي وعشالك يرخص الغالي زعلت ومشيت وآلت السوق رالو الحابس السوق جرى له ايه وريم معانا على هوانا اهلا بك يا ريم صباح الفل صباح الفل يا احمد السوق جرى له ايه <تصفيق> سيد متكاوي بيقول لك السوق جرى له ايه <تصفيق> والله انا جايه على السوق كده جايه على السوق على طول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا <سألين> كنت المفيد على طول <تصفيق> <تصفيق> ايوه <هو م. تصفيق> <تصفيق> اا ان شاء الله طبعا حضرتك يعني إحنا نحتارين بين العملاقة الثلاثة الصراحة يعني مم. كل واحد عايزه قبر لوحدها. مم. وسبحان الله الذكر جماعتهم هم الثلاثة زي ما دعم جماعتهم الموهبة وزي ما هو قال كمان صداقة كانت من نوع غريب يعني أنا الشيء اللي بستغرب له إن هم الثلاثة في مجال واحد مم. لكن ده أنشأ أو أوجد منصة ما أوجدش الغيرة التي اللي بالضبط تقتطر بتدمر الـ الـ الناس يعني أو اللي ممكن يكونوا بيعملوا في مجال واحد أيوة وده سر نجاحكم أكيد يمكن أنا هتكلم عن أعمال يشتركوا فيها لكن قبل ما أتكلم عن أعمال هتكلم حت... كمان عن مواقف يشتركوا فيها وعشان نصبت قد إيه كانت العلاقة بينهم يعني لنا نعرف إن... أن صلاح جهين كان له دور كبير جدا إن الرحمن الأجنودي يصل لعالم المشاهير يعني يوصل لعالم الطرب ويبتدي يكتب الأغاني مم. ده لأنه هو لما أول ما جاء كان كثير من المطربين وكتير من الملحنين يعني مستغربين لغته ولهجته مم. فعشان كده ما قدرش يوصل لهم مم. إلى أن نشر قصيدة له في صباح الخير جريت صباح الخير بتشجيع من صلاح جهين فده كان موقف لا ينسى عبد الرحمن الأبنودي أيوة. لكنه ما تركتش له هو الجميل أيوة. يعني في, في نهايات حياة صلاح الجهين عبد الرحمن الأبنودي جمع كل الدواوين الأزيمة بتاعت صلاح الجهين ليتم نشرها عن طريق هيئة الكتاب ولما سؤل صلاح الجهين أنت مش هتجمع أشعارك الأزيمة قال لهم إن عبد الرحمن الأبنودي والواد بهاء إن هو ابنه يعني جمعوا أشعاري الأزيمة ويعني و... و... ترمن أشعر عن طريق هيئة الكتال دي مواقف جمعت عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جهين دي مواقف جمع عبد الرحمن الأبنودي وسيد مكاوي كان سيد مكاوي اتعرب لهجوم شديد جدا بعد آآ آآ في جزء كان صدر من المسحرات كان فيه خطأ فتعرض لهجوم شديد تصدّاله عبد الرحمن الأبنودي وكان لتصدّيل دور كبير قوي في تخطي المواقف جيب بالنسبة لمواقف جماعتهم خلق سألتنا كمان عن أعمال جماعتهم مم. يعني مثلا نقدر نقول بين صلاح جهين وسيد مكاوي عمل لا ينسى انتهى الدرس ده كان عقب اللي تغنيتها الفنامة الشديا أرد قص مدرسة بحر البقر. كمان جماعتهم الليلة الكبيرة. جماعتهم كمان أغنية تغنى بها محمد أنجيل هي حدوثا. أيضا عبد الرحمن الأبنودي والسيد مكاوي جماعتهم أعمال في آه، في آه، يعني موجودة في أرشيف الإذاعة. م. تقريباً من ضمنها حاجة ما علمتني يعني أعمال أنا مش متذكرة إيه إسمها إيه بس أنا أعرف أن الإزاع تحتفظ بمجموعة من الأعمال لعبد جامعة عبد الرحمن الأبنودي الفايد مكاو يمكن من الحاجات يعني نقاط اللي حاب أختم بيها حاجتين حاجة عن عبد الرحمن الأبنودي وحاجة عن صلاح الجهين عبد الرحمن الأبنودي من ضمن أقواله الشهيرة أنه علاقته بوالدته فاطمة قنديل كانت علاقة خاصة مم. وهو بيقول ان هي كانت ملهمته مم. وهي كانت بوارة كتير قوي من أشعار طبعا عبد الرحمن الأدنوزي له كتير من الدواوين تقريبا 22 ديوان منها السيرة الهلالية وجواباتها راجل الضط <تصفيق> أيوة. وأحزان عادية وموت على الأسفل لأننا ما ننساش أن عبد الرحمن الأبنودي كتب كتير من الأشعار الخاصة بالفلسطين وأطفال الحجارة أيوة. أيوة. طبعاً هو نال جيزة الدولة التقديرية سنة 2001 ودي كانت أول جيزة ياخدها شاعر عمية مم. وكمان أخذ جيزة محمود درويش للإبداع الأدبي. الإبداع العربي صراح جاهين قال عنه محمود درويش جملة عجبتني قوي مم. قال عنه أنه هو أحد معالم مفضل يدل عليها وتدل عليه وهو قلب يمشي على الأرض من المواقف اللي حب أختم بيها يعني هو جماعته برضو صراح جاهين بين سعاد حسني علاقة صداقة فنية جميلة جدا وهو شجعها على كثير من الأعمال اللي هي تعملها الأعمال الفنية لدرجة ان هو بعد وفاته او اثناء مرضه يعني ظلت بجوار سعاد حسني تقرأ له القرآن وتدعو له ولما توفي قالت ان توفى والدي ورفيق الرفيق الضرب الفني والصديق الغالي وفعلا هي قامت بتسجيل كتير من اشعار لما تغنتش بسطها يعني وفاءا له م. فانا بقول رحمهم الله جميعا يعني هما فعلا ما كانوش مجرد ان امه مثلا كتبوا اغاني او كتبوا كلمات في صداقات جميلة تكمع بني بالزبط بالزبط وتوضفت كتير منها لخدمة قضايا الامة آه. وانا بشكر حضرتك يا استاذ احمد وان شاء الله نستمتع بسماع بسمع الكلمات الجميلة اثناء الفترة بإذن الله شكرا لك يا ريم وصباح افرل ان شاء الله صباح الخير. معكم معكم انتهى يا فليكو يا منارة عيني قوم مني ما بتمسك ياني في صوتي غير لما لسه علمني علمني علمني علمني يعلمك ايه يا بهير؟ يا زهره بريه عمر الزهور ما حد علمها فن الالوان دي لوحدها هي سحرانه بجمالها الفتان السحر يفصل مفعوله بالوقت زليم ما بيقولوا والشمس تشوي كلام الليل وكله يرجع لاصوله على الدنيا علشان لما يقولوا الحلم ما ترجعش تقولي تعلمني علشان لما يزولي الحلم ما ترجعش تقولي انا حب دي مش معقول الحلاب لو اتعلم كلام انت فاهمي؟ طب علمني حبيبي انت يا سيدي لبنظرك عينهم مني بس احبك يا دي الكتوب لما قبلت علمني. علمني. علمني. علمني علمني علمني حوارتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مداخله نقول ألو ألو أيوة صباح الفل اشكرك مين معاك مين معين, مين معين؟ جمال جمال كنت عايز قلها رحت فين <تصفيق> احنا في انتظارك تاني السوز جمال <تصفيق> علمني كل اللي اريتو وعلى الروف وفي لي رفيتو علمني كل اللي اريتو وعلى الروف وفي لي رفيتو اتكلموا اخذ بني وبين, وبين. لو عرفه ابقى انا هده ابقى اعمل باقي شويه قدام زملاء وعيش معاك جمال دنياك وقلبي هب منك بيته انت فهمني طبعا ليه حبيبي انت يا ما زلنا معاكم ومعايا مكالمه ليه عنيش روح ما تخط كده يعني ما اهلا بك جمال افتحب كنت عايز اقول لحضرك الجريون القلب عن اعمالها اللي لاجات كلمة محمد المودي وكمان سيد نكاوي جدا من العالم كان لغنيت ينصراني احمد وطبعا طبعا م. كانت كلمات صلاح جعين والحمد سيد وكمان من الاغاني الجليله اللي عملها سيد مكاوي يتعطاط كلمات الشاعر سيد وكمان الاغنيه الجليله اللي عملها شيخو فؤاد المبروك عليك يا انا يا غالي كلمات حيره المغرموي اللي عمله مدير محمد عبد الوهاب والله لا تاني قالت انا طول بالنسبه للرباعيه الخادات بنتكلم عليها انا بقول رباعيه يا اسنانا ما فيش ام بتسنى بين عايشين حياه قليله وشكرا لك استاذ جمال شكرا, شكرا لحضرتك بعد شوق ما حب، استادي يا أحب، مبروك عليكم بعد شوق ما حب، استادي جم ما شملوكم يا أحب، نلتلمنا يعرفوا الروح يا عروس عليك الفرحة والله بينك الكرام صلاح جهين شاعر الصورة الذي تغنى لمصر برومانسية عمل في بداياته صحفيا ثم رساما للكاريكاتير بمؤسسة روزا يوسف ثم ترأس تحرير مجلة صباح الخير بالإضافة إلى ممارسته للإنتاج الفني حيث أنتج عددا من الأفلام للتلفزيون المصري كما كتب الأغنية والسيناريو والحوار ومارس التمثيل السينمائي فكان له دور هام في الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد حيث لقب بشاعر الثورة وفيلسوف الفقراء فقيل عنه إنه كان صوت مصر وصوت الجماعة في الواقع وفي الحلم فحين مرت نكسة 67 ورحل ناصر أصابه الإحباط والانكسار إلى أن توفي عام 86 وصفه محمود درويش وقال عنه أحد معالم مصر يدل عليها وتدل عليه أمنيات البعيد وشقاء الأزقة ودفوف الأعياد وسخرية لا تجرح وقلب يسير على قدمين وصلاح هو الذي قال لنا بطريقة لم يقولها غيره إنما فينا من مصر يكفي هكذا قالوا عن جهين أما الخال الأبنودي هو من أهم شعراء هذا العصر بل إنه تميز بشعره الجنوبي الذي يعبر عن صعيد مصر وحثه الوطني العالي الذي ظهر خلال أعمال الفنية مع العديد من المطربين على رأسهم عن دليب مصر الأصمر عبد الحليم حافظ وللحديث بقية ولكن مستمعين الكرام بعد فقرتنا الإخبارية التي تأتيكم بعد لحظات مجاز الأنباء حرره علي راضي يقرأه أحمد وهب في هذا المجاز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للإرادة الحرة للشعب السوداني وما يصب إليه من تطلعات وشدد في كلمته خلال افتتاحه مع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان التي استضافتها القاهرة مساء أمس شدد على دعم مصر للمجلس العسكري الانتقالي للسودان وثمن مجهوداته ومجهودات القوى السياسية في السودان للعمل على وحدة وسلامة اراضيه دون الانزلاق في الفوضى كما اكد أهمية الدور المجتمع الدولي في تقديم الدعم والمساندة لتأهيل المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي في السودان. وكان الرئيس السيسي قد أجرى مباحثات منفصلة مع كل من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الصومال. تناولت العلاقات الثنائيه بين مصر والبلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان الشقيق. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الموافقة بنعم على التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها داخل وخارج مصر بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الاثنين حتى مساء أمس الاثنين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات مساء أمس للإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 38 لعام 2019 بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة وعدادها ثلاثة مليون و بنسبة مشاركة بلغت 88.83% من, من مائة من يحق لهم التصويت في الداخل والخارج وعددهم واحد مليون و صوتا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 أركاد اللواء هشام أمنى محافظ البحيرة اعتزازه بمواطني محافظة البحيرة في كافة مدنها ومراكزها وقرها ونجوعها الذين كانوا على قدر المسؤولية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن واحتشدوا على قلب رجل واحد حول صندوق الاقتراع حيث قدم محافظة البحيرة تحية شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح عرس مصر الديمقراطي بالمحافظة وساند الجهاز التنفيذي وسهل تلك المهمة سواء خلال أيام الاستفتاء الثلاثة أو ما سبقها من إعداد وتجهيز وحشد المواطنين وتوعيتهم خاصة من القوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية ورجال القضاء وأعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية وجامعة الضمنهور وكليات جامعة الأزهر وكافة العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب والمستشفيات الحكومية وفروع المجلس المجالس القومية المتخصصة والنقابات العماليه والمس والمدريات الخدمية ووسائل الإعلام التي أظهرت الشكل الحضري للمحافظة وأصلت ابناء الوطن الشرفاء متمنيا من الله تعالى أن يحفظ مصر آمنة مستقرة تحت قيادة زعيمها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن تستمر هذه الروح الوطنية متأججة في نفوس أبناء مصر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم يواصل صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حملات التوعية بمخاطر الإدمان تحت شعار أنت أقوى من المخدرات للعاملين بالدوان العام للمحافظة محافظة الإسكندرية والمدريات الخدمية والهيئات الحكومية بالمحافظة والتعريف بتوجيهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين حرصا على مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية حيث يتم تعريف جميع العاملين بالدولة بخطورة أنواع المخدرات المختلفة وتأثير الإدمان على الفرض وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة والتي تتم بسرية تامة من خلال الاتصال بخط ال... بخدمات الخط الساخن 16023 023 بالإضافة إلى توزيع منسقات وكتيبات على العاملين تشمل شرح مبسط عن الإدمان وخطورته ومن المقرر أن تستمر حملات التوعية بدون توقف حتى الانتهاء من جميع الجهات المستهدفة بالإسكندرية يأتي ذلك ضمن الخطة القومية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بجميع المحافظات وذلك لرفع الوعي بقضية الإدمان والتعاطي لدى جميع الفئات ومدى تأثيرها ومدى تأثير الإدمان على الأسرة والمجتمع الوطني. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء شكرا لكم 40 زي ما كنا بنشتريه من حالي 7 شهور لثمانين 80-85 دولار للبرميل هي الدنيا ماشيه كده كلموا الناس وقولوا لهم قولوا لهم الحكاية ايه 125 مليار جنيه دعم الحقيقة كده ظروفنا الاقتصادية كده مفيش غير العمل والصفر 36 حوليكم بفضل الله بفضل الله دولة تانية دولةني عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى وراء ظهر الشجر وعشان تو في الثك شالب من الليالي. جيه تتخفى وراء ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا الأمر وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها يا هل ترى الليل الحزين هاب النجوم الدبلانين يا هل ترى الليل الحزين هاب النجوم الدبلانين هاب الغناء المجرحين و مصر حزينة جدا نعم ف... وكان قال لي إحنا مش حنعمل أغاني قلت له مصر تهزمت ولو عملنا غنوة مفهاش الهزيمة الإقرار بالهزيمة دي نحضربونا بالمركز كفاية قالوا ان احنا من أسباب النكس أنا وأنت يعني قالوا طبي يا ما تعمل وقال بس أنت تناضل وعمل مناضل وتخدش السجون لما احتاجك في النضال ما لقيتش بقى أحتي ولا له هي الغنوة. طلع في له النهار وفترتنا الصباحية صباح الخير يا اسكندريه قو معايا نقول ألو صباح كامل صباح الفل صباح الخير يا صباح يا يا صباح الخير يا صباح الف... الفل يا وكل ثلاث ثلاث من مصر ووطن العربي ككل سواء كان شعر العمية عبد الرحمن الأبنودي أو صلاح جهين أو سيد مكاوي ثلاثة يعني أعلام نذكرهم وطأك ولينا طراص تدير جدا في حياة الفنية في مصر عبد الرحمن الأبنودي طبعا ده شخصية جميلة جدا رحمه الله وإننا نعرفين هو ده ما أتولى في قرية أبنودي بمحافظة إيمان والده كان مأزون شرعي واتربى بقى هو في سعيد مصر وعاش في سعيد مصر وتشبع بالجو هناك وكان الابنودي كان بيستمع دايما بسيرة جدارية كان دايما أهل السعيد دايما يمكن إحنا الزمان كنا دايما تيجي في الجهة كنا تسمعها على بابا كده وده بغنه وكسس وحاجات دي كده وهو كان مورا جدا بيسير الهدرية دي م. ومن كتر أجاب وبيئة أنه هو جمعها كلها م. وعمل عملها كده في في حمس أجداء واخد برحمة الله طبعا هو بتعلم في مدارس وبعدين راح بقى القاهرة وراح دخل قديدة قسم اللغة العامية العدنود دي آخر آخر حاجة قالها آخر أقواله قال حيا أو ميتا انا عبد الرحمن الهندودي عشت حياتي طفلا احببت هذا الوطن والناس م. ما تنسونيش م. ولا عايز اتلف في عالم ولا ملايه عايز ارحل من بره بره كده ودي كانت رسالة الاخيره للمصريين هذه الوفاه رحمه الله, الله. تزوج مرتين مرة, هي طويلة ونأخذ مرة أتزوج من هي لم تدم طويلا وباخر مره تزوج من نهاية الكمال اللي هي الاعلاميه الشهيره وانجب منها بنتي فعلا <تصفيق> جايين حاجه جامده جدا هو طبعا كان ياسر الفكري سريع كده كان شاعر رسام وكاريكاتير بأعمال اعمال الكثيرة كثيره طبعا افلام احنا شفناها كلها لا لا ذكرها وعما السيد بتاع الشيخ المرحلين يعني ده حاجة بقى اسطوره ده الهنا الكبيره ويا مصعدي ويا صباط الزين مشهورين من يوم ما والله حبيبيه الاوقات والوالد جميل والارض تتكلم عربي اوقات احلى عد عد لسعيد متكلم وتقعد كده تتفرج وتسمع حاجة جميلة وانا بحي حضرتك ان انت اردت دوق على هذه الشخصيات الثلاثة في وقت كم. احنا بنحتاج الى سماع ابقرب الجميل والناس المحترمة دي اشكرا لك رحمك بي شكرا لك وسوس كامل وهرد لك لا ما نفكر ليش با أخوان الدوري راح فيل الدوري راح فيل انا لخلت دخلة انت برضو بتفكرني. دي اه وعلي... الدوري راح الدوري الداولي متعرفش رايح فيه الدوري رايحت نفيع الجو شكله بس يخلي ذلك فيه بكرة مع بكرة بين المبضي والعالي لو الاهلي نبت من نايب حلال علي الدوري صح برافو عليك كابتن شكرا لك شوس كامل وصبعك فل ان فاست... شاء الله على الله يخليك حبيب تفضل مع السلامة عالبيوت وعلى الغيطان <تصفيق> والبدر يهمس للسنابل والعداد <تصفيق> الليل بينعس عالبيوت وعلى الغيطان <تصفيق> والبدر يهمس للسنابل والعداد سالين وعيون ولاد كل البلد صحيح تحت الصجر وقفه بتتعب بيد بدو انا ولد قلبي قلبي طرح طور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبه جرح قلبي الجدعات تحت الصادق يا وايبة حوارتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعاهم داخل نقول ألو على حضرتك يا سيد أحمد وقت بقى الكافتين أحمد وقت الاتحاداوي أهلاً وساعة أنا مش اتحاداوي والله أحمد عبد العديد يا محمد مين لك اللي أنا اتحاداوي؟ نعم؟ أنا طبعاً لعاند لأن بطلاتك لحظت إن أنت متحيز للاتحاد. متحيز للاتحاد؟ <تصفيق> <أوه تصفيق> لا، مش, مش أنا مش متحيز للاتحاد ولا عمري كنت متحيز لحد أنا بحب الاتحاد كاسكندراني ايوه هو كلنا كوريا السكندريين اللي اللي اتحاسب البلد لازم كلنا برضه اللي اتعايز اللي اتحاسبوا مش بالتحزي. مش اسمها متحيز مش اسمها متحيز بحب اسكندريه بحب اتحاد اسكندري اكيد طبعا اكيد وعايز اقول لحضرتك براء توقعي وبكره كل محمد عبد العزيز قال الدور النسبه 80% ماشا ماشا محمد ان شاء الله اتكلم عن سيد احمد عن التباية العمالية كانت حضرتك ذكرتهم من مهاردة لو كلمنا عن العملاق صراح جايل عمل من احلى كتب لأحلى المسرفين والمسرفات بما فيهم اغاني وطنية لعنى الحديد حافظ عملاق من احضار وغنية تمام وطبعا بالنسبة للعملاق ال... الافنودي عمل في ادو وعمل ونحق وكتب لكل ال المطربين والمطربات، تمام؟ مم. وطبعا السيد مكاوي عمل زلك كبيرة ومن أجمل ما عدهو من أب أجمل ما ما السيد مكاوي دايما كنا بنحس بال بال رمضان الم كنا بنحس الطعام رمضان من السيد مكاوي وما وعند السيد مكاوي هو استلته جودة سندحمت مع مريش <متحدث> كل اللي عملهم جميلة جدا، ولو فكرنا برضو الثلاث جايين عمل هو وجهي، <متحدث> تمام؟ فأنا بطلوا أغنية أغنية جميلة وطنية برضو عبد الحليم حافظ <متحدث> من دمن الحل من كلمات الثلاث جايين صورة <متحدث> من الكبلي اللي بي سو زر ولا سو محمد صلاح ولا ده وده فاروق الشيفارو، سر فاروق وكل الفريق اللي عمل تحيات الخادراتهم. وفي اغنيه جميله ل عبد فاضل يقول حلوين كده يا ربي سورة مم. حلوين كده وحيات ربي يا حبيبي بقولها من قلبي أه... ليك محمد وصباحك جميل شاء الله أحضرها أحضرها. شكرا. أحضرها. شكرا مع السلامة The people will الخاش الخامل والهامل وجب نعسان مرحبًا. لحوانا قلوه قلوه هايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعطي الحدي جابر مصر إزايك عم جابر إزاي صحة يا قبولة إزاي حالة الله يخليك عم جابر تمام الحمد لله يا رب العالمين أه نهواني كل سنوء في طريق وانت بالصحة والساعدة عم جابر أعطيك بلها على الحدي عبتحت الله الواحد مش عارف بقى بصراحه هيتكلم مع بعد ما هيابس في الكوكب الله يخليك يبقى الله يخليك ما يعني يعني مش هيتعود يعني على رأي مقرسون عمر الم من الله تاني جاتاني طبعا طبعا أحمد كان صراحة جرينا عليه رحمة الله إذا ما عمل الدم بتاع مع صعد الحسين الحاجات الحلوة لما اللي طبعًا، رحلته. لما حدش ينام من وضعه دي والأبنودي طبعا تعرف الأبنودي أحنته لما عناه ذيك النهار طبعا جات العام وما جاء من الصعيد وطبعا حتى اول يعني ما بدانا نخش الفن ده وكان مستثمرين بيه ومش عارفين ولو خدوني بس هتشوفوا بعد ما وصل لونت بتاع بتاع الادوبي ما يعني بايبل ورفع رفع أي، طبعًا المفيد متوه، والأب... طبعًا المفيد متوه للعالم بتاعنا، وال يعني كبارش، ال المزحاتي، طبعًا علامات شهر للكلمة اللي جاي على علينا على كل شيء، وبهنيك وبهني جميع مطاعين لأحسن رأي وفرط وشوف تانيين لك عم جابر الصباح الجميل و... ان شاء الله واسمع اي حل كده على كذا شكرا من قلبي الله يكرمك يا رب شكرا ليك مع السلامه الراجل تقع في غرامه يعني, يعني فعلا شخصية تحبها قاعدين كنا مين جلال معوض الله يرحمه مجد العمروسي أو ربما مفيد فوزي نبيل عصمت محمد الموجي المجموعة اليومية اللي في بيت عبد الحليم. فانا قاعد مش عارف الموضوع كان ايه لكن لقيتني بتريا على الاغاني اللي في اخر الافلام بتاعتهم بتاعت فريد وعبد الحليم وكده الاغنيه الكبيرة دي اللي بيقعدوا على المسرح في اخر الفيلم وايه ويفضل ينوحها كده وبتا قاعد انا بتريا قال لي عبد الرحمن رحمه الله امراه انا عارفها قدر نفسه انت راجل ضريب بتعمل اه غنوة عاطفية صغيرة تعمل غنوة شعبية أما ما لكش دعوة بشغل الأساد الكبار اللي بيعملوا الغناء الكلاسيك فانا طبعا تقولوا كلاسيك إيه وتانا ما رضايش أعمله ده كيميا بتحط مادة على مادة يطلع مادة ما... طبعا الناس كلها قاعدة سكتة عبد الحليم يعني نهاية الكلام قال لي شوف لو عملت غنوة زي الأغنيات دي اللي انت بتتري عليها وأجمع الجميع على أنها غنوة يعني سليمة وجميلة انت خد من الأجر اللي انت عايز أجرنا في الوقت ده كان 100 جنيه وده اغلى أجر في مصر كان فأنا دخلت في الأوضة دي حطولي الإقلام والورق وقفلت حاليا وطلعت بعد شوية فعب الحليم بصيلي كده قال لي هظلنا حتولي كتاب بعنيه اللي قلت له آه كتب قال لي لا يبقى, يبقى انت يبقى ديغن انت كاتبها قبلك قلت له طبعا لما كاتبها قبل كده ما عرضتهاش عليك لي وما بعتها لكش لي لا طبعا لسه كاتبها الوقت قعدنا قال لي طب قول انا قيل له طبعا انها كيمياء وكده فقلت له اه مشيت على الاشواك وجيت لأحبابك اللي عارفوا إيه ودك ولا عارفوا إيه جابك رميت نفسك في حضن ساكل حضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك يا حنف <تصدرنا> <تصدرنا> <الدمعة> <تصدرنا> من <مت> الهم يا قلبي يا قلبي فكر احنا جرحونا فجرحنا جرحونا ابكي ابكي تحت اللا In the hearts of الكلمات يقضرني من تحتي براعي يزرعني في أحد الغيمات تسمعني حين يراقصني كلمات الليل كالكلمات يقضرني من تحتي براعي يزرعني تحد الغيبات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني أصدقاء المستمعين من أخبارنا التعليمية لهذا الصباح أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تعمل ليل نهار على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة وجميع مؤسستها للإسهام في بناء الإنسان المصري عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العلمية والعالمية من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى تطوير التعليم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب من نواتج التعلم الحقيقية ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحته الشخصية بفيسبوك رسمياً رسما توضيحية للعناصر الرئيسة لمشروع التعلم وما يتم على أرض الواقع معلقا هذه نظرة سريعة حتى نعلم جميعا حجم العمل وضرورة أن نؤمن بالهدف المنشود من أجل توفير تعليم عصري عالي الجودة لأبنائنا جميعا ومن أخبارنا السياحية لهذا الصباح أصدقائي المستمعين نظمت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورشة عمل بالقاهرة بين شركات السياحة العالمية والمصرية وذلك العقد لقاءات مهمة مع ممثلي شركات السياحة وذلك بالتنسيق مع السفيرة سوها الفار سفيرة مصر لدى البحرين شارك فيها أكثر من 14 شركة فضلا عن مشاركة 16 شركة مصرية يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتكثيف الجهود الترويجية السوق العربي وجذب بمزيد من السياحة العربية الوافدة لمصر من أخبار المطار تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغالي مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد وأكد بيان للمطار أنه أثناء إنهاء إجراء تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران قادمة من مسقط تم الاشتباه في إحدى الركاب وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة تم العثور على كميات تجارية من مستحضرات التجميل والأدوية الغير منقَصَ بها للتداول في مصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها على الجهات المختصة. أخبرنا الثقافية أصدقائي وصديقاتي هذا الصباح تنظم مكتبة الإسكندرية مساء اليوم جلسة القراءة المسرحية التي تقوم بتنظيمها باللغة العربية المسرحية هاملت للمؤلف العالمي ويليام شكسبير. تقيم بسارية للفنون حفلا موسيقيا مساء اليوم على مسرح المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية. الحفل من نتاج ورش التأليف وتوزيع قالب موسيقى البلوز مع الفنان محمود الصغير استمرت لتسعة أيام متتالية. تقدم فرقة بالي أوبر القاهرة عرض البالي العالمي جريل على مسرح سيد درويش أوبر الإسكندرية مساء اليوم. يذكر أن بالي جوزيل لم تعرضه دار الأبرة المصرية منذ 21 عام بالي يجسد بشكل تراجيدي رومانسي أحد صور الصراع الطبقي في أوروبا خلال القرن التسعة عشر دي كانت مجموعة من أخبارنا المختلفة ومازلنا معكم أصدقائي وفترتنا نفتوحة صباح الخير يا اسكندرية ومعايا مهدفة ونقول ألو سلام ورحمة وبركاته ريضه احمد ذاكر رضا يا, يا يعني ااا طبعا فنان ااا طب انا هضحكك يا رضا في يوم من الايام اخونا عبد الكريم مخيون كان بيعمل برنامج برقيات على الهوا وأنا كنت اليوم دا كنت موزيع طوارئ وقاعد مع عبد الكريم كده مخيون وهو بيسجل المكالمات من المستمعين واللي بيسألوا بيبعاثوا برقية عشان يعرضوا على المس... المساكمة اه ببص كده افاجأ مين بيتكلم مع عبد الكريم مخيون في المكالمة سيد مكاوي سيد مكاوي سيد مكاوي الله رحمه كان ساكن في عمارة في زيزينيا على الترامب والترام الفترة دي كانت فيها إصلاحات كبيرة مرة يحطوا الفلنكات خشب ومرة يحطوا خرصانة ومرة يحطوا حديد كانوا فترة تجريب يعني بيشوف أنه الأحسن واللي تفضل ومتعملش صوت طيب. بيتصل بعبد الكريم بيقوله إيه يا أخي يا عبد الكريم إن عماراتي تتراقص طربا على أنغام ترام الإسكندرية <تصفيق> بصي بصي شكويته وبرقيته عاملة إزاي أو يعني المحاضرة يعني برضه يعني يعني وعده من ال من الكلمات اللي جميلة وال وكلمات اللي يعني مرة مرة مرة رايح متأخر لل كان بيلحن يمصهرني بعدين بيتول له أنت تأخرت ليه كده قال له أنا كنت سائل للعربة لوحدي النهاردة أي مسال الصبح طبعاً <تصفيق> صح <صدقال يا> <تصفيق> ربنا بارك في حضرتك يعني كنت مستمتعة بكلام حضرتك يعني. الله يخليك يا رد <تصفيق> طبعاً هو تقلق بالعديد من الاغنيات الوطنية يعني أنا بصراح بحضرة الاغنيات الوطنية جداً يعني م. م. م. فطبعاً منها أذكر منها الارض بتتكلم عربي واغنية طحية مصر قبل الارض بتتكلم عربي كمان يعني ليها عندي ذكرة حلوة قابلة يعني أنا بحبها أنا اسم ريد عبد الفتاح فكنت أحبها قوي عشان هي أخيرها فتحك يا عبد الفتاح فتحك يا عبد الفتاح فكنت أحبها ح... سمعها قوي وقليت أحيا مصر بحبها جدا يعني من الأغاني يعني هو آه. كان سيد بركبي كان لذيذ بصراحة يعني محبوب يعني كلنا بتحبه هنسمعك جزء من لقاءه مع صفاء بالصعود واسمعي كلام حلو حتسمعي دلوقتي يا بنت عبد الفتاح شكرا يا سيد أحمد شكرا لك يا رجل مع... مع السلام مع سلامة الله بابا مع السلام قال <تكلم> لي يا حبوب تقبل الليل عند رياض الصنباطي <تكلم> <تكلم> بقالها سنتين وما قالتهاش قلت له طيب أنا حولها قلت لها الرجل زعلان وما بيقولكيش إيش عشان أقبل الليل <تكلم> <تكلم> قلت لي خلاص حمده. إن شاء الله وابتديت أروح لرام. لرامي ورامي من الشعراء اللي يحب يغني اللي الانغام كمان بيعرف اه انا نفسي اغني انا اغني واغير انا لحنت الحتة بتاع الاخيره دي بتاع ام كلثوم انا وسيد مكنفوت إن هو كنت اغني معاه واقتنع علي حاجات صغيره اولاد هو نفسي اقول لك طب أنا انا انا غني اغني او كمان واموت في الغناء التركي مم. القديم برضه الموشحات والبشائر والبتات بتاعتهم أدوب فيهم بيغني فارسي <تصفيق> الله بيقول <يا جديد تصفيق> ربع حياتي الخيام بالفرش الله فبيته معاه كل يوم آه. هو يلح... يقلب وانا الهادي ونغير ونبدل وهو كمان سميها ممتاز جدا آه. لما تسمع اي حاجه ما تخشش مزاوه يقولوا بالبلدي يسنح كده <تصفيق> قاعدين اذاغنى معاكي يبقى كده تمام الله يا مسهرني دي وكان فيها كلام كتير تشالي أم كلسوم مغيرة فيها حاجة كمان يعني مثلا فيها يعني قلبي بيسألني إيه غير أحواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله وما الغلاوة حبك فين إيه. وفين حنان قلبه علي لما الهوى جمع قلبين على الوداد والحلم انك بس جمع ديه أشياء قلت له طب ما هينكي لا انا هغيرت لا طب غيريها انا مالي اه فراها تحطها مطرحة وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية اه فانا قلت له يا سيد انا ماليش دعوة سوما غيرت هارت وفين حلاوة قربك فين وفين الوداد والحنية طب تسموها غنوة فين بقى <تصفيق> بعد ما يعني اللحن اكتمل تماماً وأنا اقتنعت لأنني كنت بصر تأخذ مننا سنة سنة اللحن ده وبعدين برضو فوق ده كله كنت كل ما نعمل بروه أسجلها كلها وأسمعها بالله ونصبح نغير وهي من يوم اللي بتغيري تنبسط جداً يعني بنوصل لأحسن لأحسن طبعاً بنوصل لأحسن فاق وغى خمستاشر بروفة والله حجزة كده طبعا الحكاية القديمة اللي أنا بحكيها ان أنا رحت كل يوم أسهر تسعة الصبح مش معقول آه. وبالليلة أسهران لساعة أربعة صبح تسعة الصبح أروح هناك في الستيديو وهي بتغني حلو أول في الوقت ده آه. سبحان الله, الله. وروحت بقى ساعة اتناشر متأخر قابلت أنت أتأخرت بسعر من كل شوم وبتحفة رحت لها فتحت باب بلستيديو اللي بتقول طالت ليلة <تضحك> تعالى لي اول قلت له شوفي بقى فتحتي ده ما قلت له ما حدش يكلمني انا اللي جاي السائق وانت عارف الاشارات في السكة عامله ازاي الواحد بيغير الاسلوب في إضافة جديده بتضاف <تضحك> له يعني مثلا مفروض إن القفله بيبقى فيها اللي يقولك لك عليها النبرات أو العرب أو الأفل اللي تبقى يعني زي كده فتبقى مثلاً دي اسمها قفلة إنما أنا مثلاً ببع من بتاخد الإنسان من إحساسه زي مثلاً ما خطرتش على بالك وتسأل عني ما خطرتش على بالك وتسأل عني وعلي ينغني في النوم ينساها الله ايه سيد نقدر نقول كده انه يمسح كانت ابسط في الاسئله يعني واقرب لاي واحد ممكن ببساطه يغنيها انا لاحظت هذا اللحن بالتحديد الناس تخاف تقرب من أغاني أم كلسوم النتيجة للصعوبة وللأيه يقولوا يعني إنها طبع العرف والحاجات تيت إنما أنا لقيت حتى شباب صغير أه. وأطفال صغيرين أه. اللي مفروض يعني يمكن يكونوا بع... بعاد يعني صحيح. عن زقهم أيه. ده ابتدت غنوا يا مسهرين هل حدثت تعمدت ده ولا إحساسك الشخصي بالكلمات وحبيت إنك تدي لأم كلسوم طابع جديد قريب للجيل الجديد أو التغير اللي حضرتك بتقول عليه في البغري طابع جديد وأنا بدليل أن أنا مرة رحت اسكندرية ولقيت أطفال آه. قاعدين بيلعبوا وكان عددهم أكثر من 20 أو حيزة كين مسكين طبلك وبيقولوا يام من قول قبلية حد الأفلاق مع بعض آه. وببساطة شديدة جدا آه. يعني مفروض إن الواحد يعمل اللحن إلي تملك الناس آه. وبعدين مدام الناس رددت و... وحفظت بلقى دا النجاح الى بعض مازلنا معاكم وفترتنا الصباحية صباح الخير يا سكندرية ومعايا مهاتفة ونقول ألو؟ ألو؟ أيوة صباح الفل على حضرتك لأستاذ أحمد صباح الجمال وصباح الخير يا سكندرية وإيه الجمال اللي انت جايبهولنا ده؟ الله يخليكي بجد أنا حبيت إن أنا أشارك محضرتك بس يعني الذكرى الجميلة دي كلها كفاية الصواصل اللي جت وسمعنا كل واحد بصوته أنا محضرتك محمدة أنا عارف محمدة والله يا رب يخليك وسعد أحمد ربنا يكرمك فا فا فا صدق سيدنا إبراهيم الله يرحمه والأبنو جبران الله يرحمه صلاح جهيد ذيك سيد الذكريات دي بقى لما احنا نسمعها من أول وجديد وتنظر بيها ودنا بدل الكلمات والحاجات اللي احنا مش عارفين هي او ايه ده مش اللي بتحصل ليه صح انا معاك ف... فالواحد مش عارف يقول ايه بصراحه انا بحييك جدا جدا جدا الله على الحته دي شكرا ليك محمد ربنا يخليك الله يكرمك صباح الجميل ان شاء الله مع, مع السلامه كل على عيونك من ايديك وانت حر دي اسمه دي اسمه في العالي والنيل ماشي طوالي معكوسة فيه الصور مقلوبة وانا مالي يا ولاد انا في حالي زي النقش في العواميد زي الهلال اللي فوق مدنى بنوها عبيد وزي باقي العبيد بجري على عيالي بجري وخطوه وقيد من تقل احمالي معني أمتي وهمتي كأني فيها حديد وعني رمل العريش فيها وملح رشيد لكني بفتحها زي اللي اتولدت جديد على اسم مصر اللي شحن ضجيج زوم الهواء وطقس موج البحر لما يهين وعجيب حوافر خيول بتجر ضغروطه حزمه نغم صعب دخل مسمعي مقروطه في مسمي مضغوطه مع دمي لها تعاريد ترع وقنوات سقت من جسم كل نسيج وجميع خيوط النسيج على نظرة مربوطة اسمعها مهموسة ولا اسمعها مشخوطة شبكة ردار قلبي جوه ضوء مزبوطة أخلف في سماء وبيت ربه أخلف في ربه وأبوابها أخلف في سماء I'm in the drum and I'm in the bass. I'm in the amp and و bass. I'm in the amp and the bass. I'm in the amp صا عنبلتل ام حلو بالمصطح احلى فينا وبالمصطح ولادي في ايام الجاي ما تغير الشمس العربيه طول ما انا فوق الدنيا عرب عرب وطول ما احنا عرب حنا عايش من كبشي والحب ما بينقش عن عرب ونحنا عرب حنا يا الدنيا الا بالحب والبصول. عرب عرب عرب احنا احنا عرب عرب. واحنا مين معانا على هوانا الو ابو أنا بيك أبو حازم صباح العسل حبيب. الله يخليك. صدق لي غير. شاء الله يومك سعيد كده يوم وافر. الله يخليك بحس. استينا ثلاثة صراحة من يعتبروا من أساسيات الفن المصري. اه. بس أنا واحد من الناس برضو من أكلم على صدم مكاوي اه. فغنية حتى رومانسية يعني مم. حتى تحس إنه يا ليه أتوقعه. اه. فعلى مثال يا ريت يا ريت نسمعه ااا بتاع الحبيب اللي بحبه ما شوفت زبايحه. طيب. خلص معك حاجة من الروبعيات وبعدين اللي أنا يشوف شريف يحضرنا على تالي شكر لك أبو حازم إن شاء الله شكرًا الله يخليك مع مع السلامة الضحك <تصفيق> اللي يدمع أمشي روي وانا ربيعي بشير مطرح ما بصهر هنقصر على العدم ان شاء الله ان شاء الله اكون رسمة يا يملويني من البيت بشم النسيء لون الحانين والبين وقمر النادي متع وفشائي عليك كل نبي تلونوا الأيام بلون العين حبيبي اللي بحيد وما شفتش زي أحد عيني حان ويا بوسطن حبيبي ده حبه مشو نشتاق عيني قلبي خلاني ليلة بعد بالحب بقينا عيلة ليلة بعد بالحب بقينا عيلة وانا عشت معه في الصالة في ليلة ليلة وليلة حبيبي اللي بحب مصرية بليخ حمدي أو أن بليخ حمدي مصر الغنى المصري وأنا أظن الحكاية دي من كتر ما تقالت بقت زي اللقب اللي أغضق على بليغ بدون ما نفكر حقيقة أو ندرس يعني إيه يعني بليغ مصر هل لأنه غنى يا حبيبتي يا مصر مثلا أو يا ام الصبرين أو مجموعه الاغاني الوطنية مثلا ولا سمت شيء في روح بليغ حمدي الموسيقية دلته على منابع غير اللي استقى منها موسيقيين آخرين أنا بظن أنه بليغ اهتدى اه لمنابع اه فعلاً يعني مصري مصري بمعنى نيلية زي ما أنا كده تقولي مثلاً شعر مصري يعني شعر مصري يعني ما على ضفاف النيل يعني استحميت في النيل وطلعت نخله فتشكلت هذه التشكيلة المصرية أنا بظن أنه بليغ وتحلو يعني بغض النظر عن حكاية النيل والنخيل دي أنه, انه يتخلص من الأوالب السابقة عليه الأوالب العربية أو التركية ان احنا معظم موسيقانا في الواقع هي موسيقى تركية يعني موروث تركي بليغ يعني يعني أنا بأظن ما محدش كان ممكن يلحم بل كلامي اللي أنا كنت جاي بيه من الصعيد زي ما بليغ عمل مثلا فتحت الشجر يا وهي بقى مكاننا برتقان لا ده آسف ده عب العظيم عبد الحق انما اغنيه عدويه مثلا الفنان محمد رشدي مثلا صياد ورحت اصطاد صادوني وانا كنت اكتب كلام عجيب اياميها زي والله صورتك دي تنفع تزين الجراني ازاي ده كان ممكن يعني يبقى غنوة معروفه يمكن تغنت في العالم العربي ولعبت دور كبير في شهره الفنان محمد رشدي في الواقع اني بليغ عنده حس مسرحي كمان بحيث أني في الاغنيه دي مثلا لو رصتيها حضرتك هتلاقي الموال هتلاقي التأسيم هتلاقي الحوار اسم, يعني اسم النبي حرسك اسمك ايه رد علي تقوله عدوية و و والاستهلاله بتاعت يا ليلي يا امر والمانجا تابط على السجر ده شيء مصري خالص خالص زي بليغ برضه عرف وصل العالم العربي بليغ عنده حاجة يعني ممكن اسميها مثلا استحلاب الروح العطفية في النغمه المصرية مثلا يعني مثلا ممكن نمسك كلمة زي نسي يلعب في نسي دي بحيث يخرج من جواكي كل التصور لكلمة نيس غنيت الفنانة نجات مثلاً انا بضرب بها كمثل هو ده في الواقع ان ده طابع في غناه كله بليغ بليغ ممكن يلحن كلام مكتوب زي غنيت عدوية مثلاً ده غنو انا كاتبها مثلاً ان ممكن يجيلك بلحن مثلاً بيقولك عبد الرحمن عاوز ده زي يصمران اللون بتاع شدي انا كاتبه على, على لحن العمل مع بليغ له متعته يعني له متعته يعني طول الوقت رجل يفاجئك يعني يلحن الجملة وبعدين فجأة يكتشف سكة تانية يعني ابسط واقرب للروح يجري وراها ما يخافش ممكن يعيد تلحين نفس الجملة يعيد تلحين الجملة عدة مرات وتعرفي في النهاية هو ليه بيعمل كده لما يوصل للشكل النهائي وعشان كده مثلا طبع أصوات كثير من المطربين بطبعه يعني مثلا زي الفنان محمد رشدي وهو لي كبيرة مثلا في عبد الحليم من أول تخنوه لغاية آخر غنوه يمكن تبص النجاة ووردة مساحة كبيرة جدا لوردة طابعها بليغ حمده طبعا اختراعه اختراعاته يعني يعني عفف مثلا على الحجار الحلو هو قدم الناس دي كلها بليل وبعشقة حقيقي ولا عمره ما تسمعي بريقه لكان <تصفيق> Let me see. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه لكم تحيات فريق عمل هذه الرحلة طرق عبد العزيز شريف فاروق وأحمد وهبة Kidda, Bessie, Link, Shoof, Inta, أصدقاء إذاعة الإسكندرية أهلاً ومرحباً بكم وفترة إذاعة جديدة بدأت معكم مع دقات العشرة وتستمر بإذن الله حتى تمام الثانية ظهرًا أصدقاء المستمعين وفي بداية هذه الفترة دائما نقدم إلى حضرتكم عرضاً سريعاً لبرامجنا وفقرتنا لفترتين الضحى والظهيرة سمع بكايا الحم أخي المستمعين بعد هذا العرض مباشرة نلتقي برنامج أسرتي كله في المواني مع أحمد خيري في العشرة وربع العشرة وثلث يلا شباب مع أسرة برامج الشباب خواطر امرأة مصرية مع زميلة مع محمود في العشرة والنصف كلمة شكر مع زميله ماجي جمال الدين في العاشرة والنصف وخمس دقائق.